خليكوا معنا عيد. احنا كلامنا في لبر. ب د ا ن ا في لبر. ا ع ت ق د إنه م ذ ا ك ر ا لبر اكتشف إ ش ا ف مهم جدا. خ ل ي ك م ا م ع ا يا خ و ا ن و إ ن ا لبر هو، ا ن ا لبر د ه يعني لبر ممكن دي ل م ه كله في اللعب. ا ك و ن ا لعبتين. كل ل ك ه ة م ن ه خ ا في الأولى أنا أول حتى خ م س ا ل ب ر س و ز ا ف ق ل ب ر س ل و الجمل كلا د ا م ن ك لأن كل ب ط ا ط ي ة ل ر س ل و و أو s i أو i n v e أو t r ل ا ي ل م ا واحد s y m و ن ا ي ن ب ر ل ر ي ا ثلاثة هو ي ه ا ا ل ب ط ا ش بعد ك جينا ل ي عشان نذكر موضوعين لبرسلتريا. ك د ه من ا ل د ي و ل و ج ي نخمن ا ل ك ل ا ل ب ق و ل أنا ا ل ك ا ل ب ط ا ر حاجة رشحها. ه ق ط ك ل ه م ك ا م فارغ. لكن أهم حاجة فيهم s y ي ت t o m s s i g n الجندب شرحات كتير وحنا فوين ك ت ي وبعد كده جينا شرح ن ا ل ص ا ي ت س عايزين ت ا ط ي ن س نعرف عن و م ع ي ن ب س المعلومة الأولى هي ع ي ل ا ل ن ب ر عنده ا ل ص ي ت س ودور ا ل ك ب حاجة ست حاجات أنا واثق ت ن ا م ا ن بعطيني ست حاجات دول لكن ا ن ا عندك على ا و ل واحد بس ه ي ك ا ر د ي ن ه و ل بعدين جت ث ا ل ث ي ك و ه طبعا ب ع ط ي ل ي وبعد كده ا ل ت من ا ل ص ا ي ت س وطبعا ث ا ل من ا ل ص ي س كمان حاجة ب ذ ض ست حاجات إنه هو رقم واحد. ك ي ا و ر ي ف ك ش ن وبعدين الطيولون ك و ن بس من ا ل ق ص ي ن ا ل ب ر و و ب ع د ك د ه لدك. ب س و ت ي ن ل و س ي ن إذا كانت الرقة واحدة لدك ي ك ا أ ن ا ل ب و ت واحد من ا ل ب ر ي ن ا ت ا ل ي ح ي ن و ب ع د ك د ه قلنا ا ل ب ي و ل ي ش ن و ي ن ا ل ق ص ي ن نود ب ر ي ي ت مش م ص ت ح ب ق و ي وبعدي ك د ا قلنا ل د ي ألبومون و ب ع د كده ن عمله اللي هو العملية ل و ب ي ن ش و ن وكمان تيرزا. ب ع د ي كذا ا ل خ م س اللي فروبس. ا ل و ب س ي ت ا رحنا كم قلنا؟ ثلاث جملة الجملة ا ل ا و ل ى ا ل س Stabilizing كان ست حاجات برضو و ا ل ث ا ث ة بيعملوا زيادة ا ل ع م و ن ي ا و ث ل ا ث ة هاي ج و ي هاي ك ل م ا وزينا عليها و ك ل ي ن بيكشر و ك ل ي ن بيكشر ث ل ا ث حاجات حاجات وزينا عليها ث ل ا ث حاجات س ت حاجات انت عارف ا ل ح ا ج ت ا نبرضى من س حاجات دل. مش ت ب في ي ا ر م ا ع ي وبعد كده خ ل ن ا في ب ض و ط ة ي ب ر ا ت ش ن قلنا ب و ط ي ب ر ا ت ي ش ن ع م ل دفتر د ي في الوالد ا ل ج د ي وبعد كده كلينا عني بورطة ج د ي د ا ل ر ل ا ث كبار وبعد كده م الإدارة و ا ل ا س ت ش ا ر ت و ا ل c o n i a t i o n والInvestigation و ا ل t r e a كانوا ا ة ث ا ث ا ع ت ق د ا ن ا ن ت و ناهضت ا ن أنتوا أعطونا فجرا. المهم إن هذا موضوع مهم جدا. أعتقد ا ن ه أهم موضوع في الرياضي أو في لعبة ا ا ل ل ا ع ن ا وهو هذا ل ف ط ي بخليكم بس ا ي ه خ ل ي ك م معي. ه ن ب د ل نعرض نتكلم عن موضوع مهم جدا. هذا ا ب ف ر ي ق أنا أ ش و ا إني فيكو واحد ما تألف ا ا ل ف ر ي ه ل ا ن ه موضوع مهم جدا. سواء على القهوة، سواء في الشارع، سواء في أي حظر، لازم هيعطوا ل ن د ك ت و ر لازم هي يع الوب اللي بطاري. فلازم تبقى عصبي جدا جدا. جاي تحسق ه م من ب ل ك هي الكورونا ك و ب ا ي ت س ولا ت أ ت ي و ل أ كل الناس ت ف في ا ل ك ر و ن ا ك و ب ا ي ت س ولكن عبينا ت من, من أول من ا و ل النهاردة عبينا نتكلم عن أكيو ك ب ط ا ي د ي ا ل ن ه ي ا ل ت أ ي و ب ا ي تعميم مش ع ي ز ل ن ل م جاي النهاردة خ ل ن ا ق و ل ك ن كلمة ك ب ا ي ت س يعني إنفلونيشن في ا ل ي ب ر لكن خلي مالك أنا النهاردة بتكلم عن إيه؟ أكيو. خلاص يعني ا ك ي و ت يعني ما ب ي ز د ش عن كم ش ه ر عن ست شهور. المهم ده ك ن ا د ي ن ش ن في م ك م ن ه خص عن الثيورشي. اللي بيعمله الباتيتر كلنا ف ف ك ي ر ي ن اللي بيعمله ا ب ا ت ي ت س هو إنفلكشن و ب س و ب ا ل ت ح د ي د ف ي ر س لا في إ ن ف ك ش ن أو ممكن بالانون إنفلكشن. نبدأ ب ا ل ن ف ك ش ن ولا ب ا ل ن و ن ا ن ف ك ش ن ا ع د ي ن ف ي و ن غ ط ا ل ا ن و ن إ ن ف ك ش ن عشان نتفرج منين ل ل ن ف ل ك ش ن انون ن ف ك ش ن زي ي ه اللي ح ن ا نعمله لباتيتر. أو ترمد أو أ ع ل من م د على النبر اللي بتفيه ب ا ت ي ت ر ي ن ل ك و زي ما ح ن ا قلنا كده ا ن ا ل ك و نلوا ي ه دهب يبدي HBI ي ب ق ى الكول و d d والهلوسين و ا ل ب ر و ت س ي م و ل و ا ل ا ي ن ا ت صح ولا ر ب ط الخمس حاجات دول ممكن جبرة ايه؟ ه ب ا ي ت س وعلى فكرة الكول في ا ل م ط ا ي ت س بيتأثري كشرح الفيروس ا ل ب ا ي ت س لكن في ا خ ر الحلقة هنعرف ازاي نوضح ل ع ي ن ي عنده الكول ا ل ب ا ي ت س هنعرف ب ف باخر ا ل ح ص ق ة المهم ده كده non i n ا ن ف t i o نخص بعنا عن و ا ل f e يا اما ف ي ر يا اما ف ي ر يعني و ا ع ا ف ك ر ان اللي بيعمله ا ل ب ا ي ت يا ا ي ر و س ا ت بس لا ممكن ن ع ن ايه؟ من الفيروس. نبدأ ب ا ل ف ي ر و ولا ل ن ا ب ف ي ر و س نغص م ل من الفيروس. ل ن ا ب ف ي ر و س زي كايم م ث ل ا الملاريا. عم ن ا خ ذ الملاريا، هنعرف ا ن هي تفسد اللي ب ر ه ممكن تجلبها ي ف ا ر ل أ الأبسط من كدا البكتيريا. البكتيريا ت ج ي ب ه ا ضفائر ل ت ب س فيروس. عشان تبقى حتى ج م ل ا م ص ق ي ة ا ل ب ت ي ر ي ا ل ع م ل ي ب ا ي ر و س ندخل ب مثلاً كل الكلام ده خلش عن ا ل ي ر و س ا ل ب ي ر و ا ل ي ر و س ا ت اللي ت س الكبد مش بس الفيروسات، لقنا ع ف ن ا هي A B إنما تيبا ل و س ا ت ث ا ن ي ة بضربها، يعني ممكن توصل ا ل كابل ولكن بضربها. يعني هي بضربها. يعني ف ي ب ا ل ر و س ا ت اللي هي هبات وتروبك دي جاية لك مخصوص عشان توصل دي، توصل ا ل ك ب يعني لو ما كانش في ك ب د في الجسم، الروسات دي ما كانت د ا خ ل في الجسم أ ص ل ا هي داخلة فيك مخصوص عشان تعمل ي ه عشان تجيب لك ب ا ب ا ي ت ا وبس أ ر ج ي ب ح ا ج ا تانية ولكن الحاجة الأساسية هي داخلة عشان ا ي ه عشان ا ل ف ه ا إنما ف ي ب ا ل و س ا ت داخلة ب و ز الجسم كله، ومن ضمن الجسم كله وهي بتلف في الجسم بضربها ا ي ه ا ل ك ب فزي ما ن ا بقول لكم ف ي ف ا ي ر و س ا ت ف ي ف ا ي ر و س ي ف ي ف ا ي ر و ت ج ا ي عشان ت ب و ا ل ي كذا ن ت م ي ا هيذوله ه ي ذ و ه ترومة و ف ي ف ي ر و ت ي ر و ف ي ف ا ي ر و س ا أ خ و ا ن ا يا كمان شو عرفتم و ف ي ف ا ي ر و ت ر بذروة بس ي ف بيجت م و ج و ه ت ب و ا تكون ا ل و ر ج ا ن لكن بذروة تروح تروح تبذروها مع يكون الأورجان بالروضة ت ت ك م ا ي ن ب د ب ا ل ف ا ي ر و س ا ت بسعة النظر ولا ا ل ف ي ر و س ي ر اللي بذروة نبدأ بالفيروسات الجروفة. الفيروسات الجروفة دي دي با اللي تروحها. فيروسات ت ر و ح ة ا د ي م زي م ث ل ا ان تمعطه فيروس اسمه د ي ت ي ن بر ي ر و س هدا يجيبه ببائي. بتقول، ت ك ر ا ل ل هو داخل جسمك عشان يجيب لك ي ب ا ئ ي هو داخل عشان يجيب حاجات ا ن ي ة ومع ا ل س ل س ك كذا و ج ع ب لك ا ي ه ه ي ب ا ئ ي زي م ا ش ل ا ف ي ر و س ا ل ه ي ر د س ا ل ه ي ر د س من الحاجات ا ل م ص ر و غ ة ج د ا اللي برضو ممكن ترى كذا. سبق و بقى م كل الكلام ده. لأني بيني وبينك أهم أ د ب ا ذ اللي هي ب ب ا ي ت هي البيرم، هي باتوتروبيك، هي ب ب ا ي ت اللي ح ن ا ع ا ر ف ه ا ا ل ب ب ا ا ت اللي ح ن ا ع ر ف ن ه ا اللي هي ا ل ي د و الـB و الـC و الـD و الـE و حديثاً دع كمان في F و ا ل G. كلاك من ا ل F و ا ل G عايزين نتكلم عن الـA و الـB و الـC و الـD و ا ل ـ خ ل ي ن ب د أ قبل ما ا خ ش عن موضوع ه ذ ب ا ي ت س عايزين نتكلم عن ه الفيروسات ا دي. الفيروسات دي خ ل ي ك م ا عايب عم بنا عادي كذا الـA و الـB و الـC و الـD و الـE. الإي والد والث والث والإي. كل كائن ح م س الفيروسات عندنا، هنبدأ أول حاجة نتكلم أول حاجة عن الجين. زي ما نبعتين البيضة عبارة عن و ر د ة و ف ي النص ا ل إيه ل ج ي ن ه ده باختصار باختصار كل ا ل ب ي ر و س ا ت الموجودة ه كلها عبارة عن أرني. طبعا معظم الفيروسات بتبقى أرني، فكلهم أرني ي ج ي ن و م ن ج و ه دارني م ع د ب ده ب س ا ل ب ي ب دي إني. ح ا ط ن عبالك كلهم ب ي ب ع ت ي شفرة بغض الأرني ده م ع معذة ا ل ي م ل ش ف يعني لو بتشوف كده على أي ف ي د ة تدي له و ا ل ب ط ا ط س دي، ده ماشي في الشارع ع ب ا ر ع ا ي ه بس، ع ب ا ر ه النهر ا ن ي ه وبالتالي هو منحرك الشوارع. يعني ملوش تحصل ن ه هتر، و ع م ك م س ه و م عشان كده ما بيخش الكل اللي ملوش غ ط ط يعمل ا ي ه يشتري له غ ط ي يقول لك دي ملوش غلط، و ي ل يشتري ل غ ل ط ع م ي ن ب ع بتاع دي. عشان كده ا ت ي ش ح في ا ل د ن ي ا بيجي له ا ل ب ط ي ط س دي اللي لابد تبود ا ي ه هالبطاطس دي يعني كل ل ب ط ا ط ا دي ملوش غ ط واللي ملوش غلط يشتري له ي ه في شيلو لغطة. عشان كده لو أنا عم ب ش ب أطية دي، أطية دي حتى لو ا ن ت شايفه م ا ش ي حوالي ك ذ ه في الشارع مش عملك ع ي حاجة لأنه ما ن ش ايه ما نستر. ده هو عبر عن ا ر ل ه ا ي ن هات ك ذ ه م ا ش ي في الشارع. المهم الجينو كلهم عبر عن ع م ن ي مع عدد بي ذا م ن ي كلهم بيهم غطا مع عدد دي ذا ما و ش غطا. وعشان كده بيشيلو لغطة اللي هو بتعدي بتعدي د ا كذا اللي هو ج ي ن ه م ح ا ج في الدنيا، السؤال اللي ه ت ت د ي ه كل يوم يا طرب ينتقل زي، فيو كده ينتقل الإنسان زي ت ر م ي ش ن بتاعه. ع ت ق د ما في نش واحد. ما في ن ا ش واحد ما ف ع ر ف ش تقدر و ل ي و و هو البطية ا س ي دي ينتقل زي هو ا ل ي ينتقل زي هو ا س ي زي لأن في م ا ر طبعا السي ه م السي ب ي ت ق ل زي فلازم ت ع ر ك ترانس ميشن كويس جدا. اليو هي ض م ينتقلوا عن طريق كور. ع ن ي ف ممكن ينتقلوا عن طريق الأكل ينتقلوا على عن طريق مثلا عامل ما ي ب ش ما ب ي ت م ش بالهجين بتاع كويس في كور وعشان كده بيتأخر في الأطفال لكن يجد ق ب ا ل مش بس ي ن ي ب ط ي السي ولا ي دي ينتقل زي لأن ك و ن ن ا تعال نخش على مهم اللي هو دي و سي. ن ب د ع ب البي. البي ب ي ن ت ص ل عن طريق كل الفيروس اللي في الجسم. ط ب ع ا الفيروس اللي في الجسم كلها بحط إس. فاا الشيرة عندنا يا جماعة قاعدين نتعب و ل حاجة البي. البي ب ي ن ت ص ل عن طريق كل دي. كل الفيروس اللي في الجسم ا ل ي هي كلها ثلاثة إس اللي عندنا. ممكن ي ن ت ص ل خ ل ي ب ا نقولكم أنا عارف. ممكن ي ن ت ص ل عن طريق بلاد. يعني عن طريق شيرة. ممكن كمان ينتقل ودي ممكن خبر مؤسف ا ن ن ا ا ق و ل ه ينتقل عن طريق الصليبة يعني عن طريق ا ل ع ا د يعني حتى لو ا س ت خ د م ا ل ش و ك وال والمعالج بدور عيني عنده ب ت ي ة دي ممكن يجلك البطية دي هالبطية دي وطبعا ا ه م حاجة ممكن ينتقل عن طريق السيمين يبقى عندنا ثلاث حاجات سواء السيرام أو السيمين أو ا ي كمان أو الصليبة يعني ا خ ت ص ا ر أي ف ل و ث في الجسم ممكن ينقل إلها بطية في ه ل ب ط ي ت دي بس ت ك و بينه ا مش ل ت ي ة دي أو ه ا ل ب ط ي ي ل ن ا ل ب ط ي دي مش ك و م ا عود لكن السيمين ي ل يوم و ي هو ه ب ا ي وستل إجابات س أسأل أسئلة واضحة وصريحة ولازم الإجابات بتاتك ع تبقى إجابات واضحة وصريحة يعني ما فيش حاجة اسمها في يام يعني. يعني ما فيش حاجة اسمها في تهيج يعني ما فيش حاجة اسمها ت ق ل ي ب ق أنا عايز أ د ا إجابات تبقى واضحة وصريحة ه ب ا ي تسي ينتقل عن طريق إيه أنا هقولك ه ب ا ي تسي ينتقل عن طريق الدم وبس ك ت ب ه ا ل كلمة دي وتبغى إن ج ا ب ه واضحة وصريحة. مش ا حاجة سمعها رايح يجي ق و ل ل ي هو ب ي ن ت ق ل ا ل ل ي هو ا ل ا ن ت قرتي ب ا ك ت ي ر ي ا الشيء اللي جابه معناه واضح وصريح وفرق من كلامك بالجنات. شو رأيك إذا كتبت على ط ر ي ا ل ا ي و ن ا ت اللي يقولك ممكن ينتقل عن طريق صليفة؟ ا ده عن طريق برضو ممكن كين لك غ ط ر معه بكتيريا الشيء ينتقل عن طريق الدم وبس يعني لو ما خذت ا د م فين ب ك ت ي ي ا ا ل ش ي مش ج ي ا ت إطلاقاً بكتيريا ا ل ش ي ه ب ط ا ي ي C خ ل ب ا ن ر ع عن طريق ا ل د م دي اللي م ب ن ا في الحلقة ا في الدفع أي حاجة بقى يعني ممكن أي مصدر من مصادر ا ل د م ممكن يجيب لك بطاري C لكن السؤال ه ت ت ص ي له كل يوم هل الانتربورس ا ش ك م كلامي يقولك ت ل ا ي ب ت ا ر ي C والكلام ده ش ت ر ك من ده لكن السؤال ه ت ت ص ي له كل يوم هل الانتربورس ي ل ق ل ه ب ا ط ا ي ة C انت عايز اجابة تبقى واضحة والعيال لو قالك بجد ولا ت و ل ن ي ك ا ا ت عايز اجابة واضحة جدا ا ل جابها ه ت و ل ا ا ع ي ا تعالن ا و ل نشوف كلام الطب وكلام الحكمة كلام ا ل ح ك م ة مع ر ا ي ن حقوله إيه؟ هذا ل غ ب ل ب ي ك ي لأنك إذا ل غ ل ه بيقول إ ن ت بتذمر المجتمع. خ ا ص ا لما تعرف إن ا ل م ل كبيرة ج د ا ملايين من المصريين عندهم إيه؟ ه ب ط ا ط س كي. فمش ما هو لك يقول إنه و بيقول. ده كلام ا ل ح ك م ة لكن كلام ا ل ص و ف ة م ع ذ ر ي نعرف كلام ا ل ص و ف هل يأثر؟ ا ل ب ط ا ت س كي ت ع ب ل ينتقل عن طريق أنت بقرش؟ ولا ل ا الإجابة اللي تبقى ع ل ي ه مفضل ما ر و ح و ن ه ا العين ولا ل تمام ش و ف ي ن لكن ينتقل ولا ما ينتقلش؟ الإجابة ب ر ض ما ينتقلش. يعني سواء ك د ا أو ك ه ا ي ب ا ي ت سي لا ينتقل عن طريق ا ل ت ر ك و ر صن ع ر ف ك ر أ ا ن ت ف س خ ل ا ن ي م ث ل ا لما تيجي تطلع كتب مثلاً زي سيسل مثلاً لما ت ف ل ع سيسل ع ف ي ل ت ب و ك وتلاقي ك ت ل ك 17% من حالات في ب ا ي ت سي تنتقل عن طريق 16 ا ن ت ف ك ي ر صن ب ذ ا بعند ت ب د ق ك ولن ت ب د ف ي سبوك. ط ب ع ا ا ن ا عارف أن هذا ر ك م 100% لكن برضو بيلو هيك ن ت م ن ت ب د ق ك ولن تبدأ ف ي سبوك بالطرف ك د ه ا ل ا ج ا ب ة خل دلك من حاجة. للي خلى الناس المصريين إ ك ا كبر المصريين يبي ق و ل ك على فكرة لبطاي تسي ب ح ث أ ل و ا ن ط ق ة على ر ر طبيعي ا ل ا ن ت ر ك و ر س المصري لا يمك نظر و ب ت ح ط ب ي ع ا ل ن ك ر المصري مليون خط ومش لازم أقولك طبيعة لأنك و ر س المصري زين ولكن طبيعي ا ل ا ن ت ر ك و ر س المصري لا نظر ا ن ه ي ق ل ب ط ا ي تسي باختصار باختصار ب ط ا ي تسي جايت برا تلاقي ا ل ك ت ب كبير 17% عوانا ال ال ال ال ا ن ت ر كورس العميل هو ممكن ي ل براكي نعرف انت كورس ا ل ع ج ن ي دانش نقص رقم واحد ثانيا لا ينتقل إلا لما أن يكون إنا ا ل ف خ ط وعشان كده يا م ا ينتقلش ما ط ل ا ق ط ع عشان كده لما ت ر ا ل ك ت ب ا ل ج ن ب ي ة إ ض ا بديت فيه 17% لما بطلع ل ى طريقه شلون ت ر و ح و ا أنت ع ر ف إيه اللي إذا خ ت ع ب ح ر في العين و ل ا ي ن تبعتيني كلام سواء ميل أو ف ل ي ي ن نقدر نصير ا ل ع ن ي ي ب م ى ذ ا كذا لو اطلع انتوميشن و ا ع ر ل ن ا نوبة دي في هما ج د ا خ ش ع د ي البيز اللي تقريبا. ده ت ر ا ن س ف ي ج ا م و ك ن بينكم ممكن برضو ي ت ط و في ا ل ب الE، الE زي ما حنا قلنا في في و ي ن في كورا. خ ش بعد ك د ه الانكوبيشن بيري. بس ها الانكوبيشن بيري عفطرة حضارة بتكون ا ل ب ي ر ي ا ت ه ج ب دي ا ل ا خ ر ولا يفضل. تيجي الجيب ا ل ا خ ر كلهم من ا ل ف و ا يفضلوا على من 2 ث ن ل ي ي بس قبل المحالك ت ع و ل ا ث ن ي ن ا ل ل ت هو بس ا ل ه ا عارفة. فكلهم م ا ث ن ي ن اللي ث ا ا ل a وG من الاثنين ا ل ل ا ة و ي ن م ا ذ ا ي ن دول ممكن يخشوا م ب كده اللي هو ا ي ه ال ا ا Innovation f i d خ ش ب ع د ك د ه ب حاجة مهمة جدا اللي هي ا ي ه نبدأ نسأل نفسنا سؤال مهم جدا الموثري. هل البيبيس اللي بيسد بيموت ولا ما ب ت م و ت ط و ا ه ي ب س موت ز ي لو ا و موت زين. و أنت رجلك ببيس موت. أ ا ل ا ك ي و ت مترسيز ا و ا م م ه ن ت م و ن ل ا ن ه هيقلب في ل ف ر م ي ن ي ش ا اللي هو الفرملة في البكتيريا، اللي هو ا ل ا ك ي و ت لبرتبتيريا. أنا شرحنا هذا كده، قلنا العيال ليش يشكوا من كلمتين ي ك و ن و ا قلنا مصحي، ا ن ت فلوة يعني ه عن ف و ا م د بلا دمج. أنا عايز برضو سؤال وعايز ا جابه واضحة. هل الفيروسات كلها ممكن تجيب ا ك ي و ت لبرتبتيريا ولا لا؟ ا ل ا ج ا ب ة ا ه ثم ا ل ى حتى الإي، فالإي اللي هو الهفا، أو ح ت ى ولكن الإيه يجيب ن س ب ا ق ل ي ل ا يعني مثلاً ا ث ن ي من 10% م ن العيانين اللي ب ي ج ي ل و ا ه ا ل ب ي ت ة إيه ممكن ي ج ي ل ه أكل ي ثمرة أبيض ويموت. قوليها ق ب ر أبيض. هذه ا ل ب ط ي ت ة إيه د ه ممكن ي ج ي ل ك ه تأكله برا البي. يعني تأكله تاكل ك ل وعند المحلات المحلات اللي هي منتشرة دي تأكله ك ل ه ي ج ي ل ب ط ي ئ ة شيء ممكن ت م و ت ممكن ولكن خ ل ي ب ا ل ك ب ي ه وبيبا. العيان اللي ي ج ي ل ه ه ا ل ب ط ي ت ة إيه. ويجي ل ل أكيد ي ب ر سبب ليه منو بين كلام ده أساسا علمني علمنا جرنا ت ع ر و ش أ ص ل ً ن ت لو عليه صويا على المستشفى عربيتي هتشيله م ه م ي ن ت ه ي ه ب ا ي ت ي دي و س ي ودي وإيه برضو كلهم ممكن يجيبوا قيميشن ب ن س ب م ت ف ا و ت ة لكن ا ل ر ا ب الحقيقي تخيلوا من إيه من ه ب ا ي ت ي وليست ي و ل ي س دي وليست دي وليس في ه ب ي ت ي تقولي الراع الحقيقي في تاع ه ب ا ي ت ي لما يجي في ح ا ل لأن ا ل ن ب ة اللي م ر ت ل ي ت ليها هي وجنين تتجاوز عشرين ل م إذا ه ب ط ت إ ي د ه ت خ ف ع لأول ي ه ميجا، لمايجي سطحها. المهم ده ك ن ه ف ا م ي ن ي ش ن عشان تطلع موضة واحدة بات إن ي ك ل ن م ب ط إ ي ه ا ب ن فامينيشن. ب ي م ا في يوم هبطة إ ي ه ا ه ب ط ت إيدا. نشرح ه ا ك د ه على السؤال المهم اللي هتسأله كل يوم. و خ ل ي ا ب ق ا ل س ل اللي ت س أ ل ه كل يوم لازم ت ع ي ه جمل ط ر ي ح ة ما ب ش في ج ب ل هي عنا. ي ه هو السؤال اللي هتسأله كل يوم ك ر و ي ت هل ه ب ي د ا و ت و ه يخف؟ ولا ي ق معايا طلع ع ه فأنا نشوف إيه؟ أنا شوف الأنواع مسكوا النون. الإي أنا عاد جابه ض ح ف أنا مش عايز اللي هو إي يعني وهاي مندوح وربنا شف أنا عاد جابه آه لا. الإي لا. نوكرونيش خ ل ص يعني تجي لك البطاية الإي تصدر شوية، ي ج ي لك ا ل س ي ن ت و ن زي ما ق ل ه ا ك ص د ر شوية، وبعد كده نفر من ي ق ا ل ك ر و ن ي س تقول لي نفر نفر؟ أقول لك نفر. خلاص. والإي نفس الكلام. نفر هو ا ل ل ي ك ر و ن ي ب ن ي البي و و بسق ما زين مش ه ي د و ل ك كده ما يبقى ع ن د الدين، عشان كده لما عايز ا ت ك ل م عنه طبعاً الدين والشيء، ا ل د ي الكورونست بتاعته ب ت ب ق ى ه خمسة ل 10% ر ة ا م ذ ا ب ي ن ه و بريك مش ن س ب ا ي ه مش نسب كبيرة أوي، لكن ا ل ا س د شديد جداً إن اللي عندنا في مصر هو في، ت ع ا ل نشوف الكورونست بتاع ا ل في أديب، عايزين كلام برضو الكلام الواقعي، و ل الكلام اللي شكله حلو، عايزين الكلام اللي شكله حلو اللي هو موجود في الكتب، ولا ا ل كلام الواقعي. ا ن ت عايزين و ا ن ا ا ق و ل ه يعني لو عايزين الكلام اللي شكله حلو، خلص على م ع ب ف ك ر ه كورونا سي في 50-60 في المية. تقول لي يعني 30 في المية من معينين مش ا ر ف و كورونا سي، ا ق و ل ك لا مش ا ر ف و ا ه ا الكلام اللي شكله حلو اللي هو الموجودين اللي موجود في ق ل و ب اللي ا ن ت تكتبه في الامتحان. لكن دينه وفينك بعض الكلام الواقع؟ هو حد يبيته يرى واحد مصر عندهه ب ط ا ي ة سي وخمس، يعني حد عارف عارف واحد يقولك أوبر جاله ب ط ا ي ة سي والحمد لله ذاك ا ل ت ن ي ب ا كورونا س ما ن ي ش ت س و ي ن و من م ن الحالات ا ل مهم ت ي ب ه ط ع مع الكلام ال الوطني ما بيعمل ق ص خاصة ن فينا ط ب م ا ما ج د ن ا ا ن ي كل المصريين اللي جلووا مطيطي سي ج ل ب و ا العيون ص و ا ق على متعلم بالهالجيز و ب و د بالهالجيز استخم ا ب م ط ي ي سي يقلب ل ك ر و ن ي س ي بنسبة 1 ي ة في ا ل م ي معيار م ش م ع ي وعشان كده شيء د ن ه بينكو 100%، ما تبينو بينكو أنا كتبتها كام من 50 إلى 0 لا، اللي ذاك كلام اللي لازم يثبت ب ي ه كلام العلم، ا ح ن ا ط ب ع ا في بلدنا ت ح ت ر م العلم وسخنا 100%. فالنهم ذاك كده ن ذ ك ر وإيش بعد كده؟ على السؤال المهم برضو اللي ح س ا كل يوم ي ق ر ا ه هي خ ب ا ر ا ل ق ة هي خ ب ا ر ا ل ي وما؟ من ا ي و م اللي ب ي ل ا ل ب وما ومن اللي ما ب ي ل ن ش و ب ر ض عايزين ج ا ب ا ت ص ا د ع م ا راجعة. ب ط ي ت س ي و ن ب ة يتسين ما ب ي ل ن ش نو ما بيجي شيء ب تعي ولا مش م ع ي ا خشب ع ل ى ا ل B و C. ق ط ع ا ا B يجيب الباتوما، ومن أشهر الحاجات اللي ممكن ت ج ب ل ك ا هي اللي تجيب ه ل ب ا ت و م ا C بيجيب ا ب ا ت و م ا مين اللي بيجيب أكثر؟ خ ل ب ا ل ك اللي بيجيب أكثر هو ال B. ومع ذلك لما تيجي ت ط ل ي ا ل ط ي ا ي ا ت كلها يقول ل ن ا ك C أكثر. أو خ ل ب ا نقول ص ل ا ً كورونيسي تعب C ا ك ث ر من الكورونيسي تعب B. توقفين بال ك ピ لكن اللي مشهور ج د ا ا ن ه و يجيب ا ل ا ت و م ا لو قالك كورونيسي هو يبطيسي ب ط ي س ي وهناك شيء غريب ج د ا في ا ل ا ت و م ا ي ه هو؟ بقى؟ إنه ب ت ط ي ر بي يجي ف ه باتوما والسي تبعه يجي ف ه باتوما لكن تعال شوف القصة ل م ل ه ا ش تسيفها ل ا واحد يجي له بي فرصا ن يجي له باتوما كبيرة طب ولما واحد يجيبه يجيبه يجيبه لما واحد يجي له بي ودي يعني دي ما هو دي جاي جلك أ ي ض ه ح ج ي جلك لما ييجي عندك ج د ي انت م ط ع ا ب ق شديد جدا مش ج ا ي لو واحد دي مع دي الحاجة الغريبة إذا مش ما ي ي ل و ش ما ت ش ح الطبقس ما ي د ل و ش ولكن نسبة ا ل ج د ر و ه ا ل م ع ت و م ة تقل طبعا د ي من ا ل ز و ا غ د ا ل ا ن نسجل ذم هذا ا ل ش ي ر عمي ليه ما ي ى عندي دوز د ن ي باتوما و ل ي ل ما يد عندي دي مع دي اللي باتوما تقل يعني لو ب ي لا وحتى لو بنفس ا ل ت ج ر ا ل ي ب ت ا ع ه عمل الزمن برضو لاوني دي لي ق ل في حاجة ح ان هي مش م ن ب ط ة ا ل ض ب خ ن ا ب ذ ك ر ه هي م ك و م ا ت و ز اللي ب ت و م ا لما ن و ل لما نحكي جديد يقلل فرص النشيلة كي ب ت و م ا المهم ذا ك د ا ا ل ي ب ت و م ا مش ب ع ب ك د ه على حاجة مهمة جدا ا ل هي ا ل ب ر و ك ي ن ا ل ب ر و ن عندنا م ي و ل و ب ي ن وعندنا ي كمان بس ك ي ا م ي ل و ل و ب ي ن يعني يعني ش و ي أنتبوس يعني لما ي ج ي لك فيروس إ ن ش ن ي ش و ي أ ن ت ب و ي عشان تهاجم الفيروس ن ب ش ن م و ت ه ا عندنا اللي بنعمل إ ي ل و و ب ي ل ي ا د إميلو ل و ب ي ا م ن وجدت نتائج كويسة الأول ك مش خلنا ي نبتدي في ده ل ا ن ه هو المنتشر في ا م ر ي ك ا وهو ا نزاره ب ر ه وهو الأسر ب ر ه فتحس أتكلم ه ن م و ج و د في ا م ر ي ك ا نطلع عنه كل حاجة. الماركز ر هقول لك في كت تماركز وفي ا ك س ر ك م ا ن ت ل ع و ا ل و ق ت ي تلا. ع و عشان هو في ا م ر ي ك ا في عندنا ل حد د ل و ا ج مش عشان تبعله ا ي حاجة. البي طبعا عشان هو موجود ب ر ه ك م طلع عنه بالسيفيك إنو بلوبين. يعني طلع ي ج ي ل ك دي مش بس عديك أنثبودي. ا ن ما حجيب لك السيفيك أنثبودي بس عشان تهجم فيروسه. تحس ا ن البيرة كي برضو ل و ن ب ع ط و ن شوي البيرة كي و ي ظ ت ر عندهم ممكن بعد كده ي ن و ف علينا بماركرز وبيتفق عليهم و ب ل و ب ي ن والحاجات. ا ن م ا ا ح ن ا عندنا البي إنز بس ملوش ا ل ب ت ف ك ا ل ي ه م و ب ل و ب ي ن خش ب ع ل كده عن ب ك س ي ن ا ل ب ك س ي ن ده م ر ب و ب ف ي انت ل ا ً في عندنا ب ك س ي ن للإي و ب ك س ي ن للبي. للأسف اللي ما فيش ب ك س ي ن ل ل ش ي ا ح ن ا كل ما عايزين ا ل ب ك س ي ن ل ل ش ي ده هو ا ل ا ه م بالنسبة لنا. ن م ا ا ح ن ا عندنا بكتين للإي وبكتين للبي. <تصفيق> ب ك س ي ن ي ا إ ي ه دا ما رجعت هس... يعني برسيني ه ا ن ه أ خ د ل ي أخد حاجة في مرض انا نفسي بعض منتجين أجلنا منظر إنه هو ا ي ه ب ك و ر و ن ي ش بيصحو ل ا ا ا غ ط ا ن إذا بكسيني بكسيني؟ ولا أنا غلطان؟ إنما اللي ي و ح يشتري ب ك س ي ن ا ي ه د ي ب م ع ل ش ي ب ه ن س صحوا ا ن ا ل ط ا ن ن م ا اللي ي م ن ه هو ب ك س ي ن ب لنفسه ل ق ه ت خ د و في ا ل ا م ت ي ا ج ويوما ت خ د و ه هتبقى ص ع ا ة جداً ب ن ت ن ت ب ر س ي ب ع ي ر ك ب دكتور والمقام خ عليك ا ن ا ن ت جل لك ي ه ب غ ي ت بيه ت أ خ د البرسين إنت خ ت ن ه ب ا ت بيه كويس انت... على فكرة تبعيد ي ن ه فالمهم ا ك د ه ت ب ا ي ن د ي ا م ي ن ب ت ا ع ه بتاخذ خط ت ل ا جرات. ثلاثة الوسط. وبعدين واحد، وبعدين او ممكن، وبعدين صفر. صفر واحد ص ر ا ك ا ن ه و اللي ا ل ه ب ا ت ي ن بدي. يعني ت ا خ د جرة ا ل ى ه ر ه ة جرة ب ع د ش ا ر وجرة ب ا ت ج د د عشش. خ ا ص ك د ه لبيشتين. هذا عليه بقى. عن في فيروس. هنقوله كريم ترى م ف ا هو ا ل ي المقدمة اللي نتفضلها وتعالوا ن ب د ب ا نتكلم عن ا ل ب ت ي ر ي ا س ج ل ا ن ل ا نتكلم عن ا ل ب ت ي ا خ ل ن ا ب د ا ت ك ل م عن اللي ه الفيروسات. هنتكلم ع البكتيريا ا ل ه و ن ف ل ا م ي ش ا ل ل ب ر و ن ب د و ل ح ا ج اللي هو ا ل ب ط ل ش ا ل ب و ل ش ن ت ط ل ت بيوت البكتيريا. أنا خيارة أنا خيارة ب ا ل ط ل ب ي ن يعني ا ل ط ل ب ي ن طلب وطالب. اللي اتنين دخلوا للامتحان و ا ل ل اتنين بيتكلموا عن ا ل ك ي و س و باتايتس. واحد الدكتور سألوا قالوا طرف يبي ت ق و ل ي البصلجيوس باتايتس. سأل ا ي ا ت ن ي ن واحد قالوا عرفش والثاني ق ا ل و صح. من اللي يأخذ رجعة؟ اللي قال م ع ر ف ش ولا اللي قال اللي ق ا ل و صح؟ فهنا عشان تقرروا ا ن طالب اللي قال طالب اللي قال معروف إذا طلب ا ذكي جدا. ن م ا طلب ا اللي ق ا ل و صح طلب ذكي جدا. ليه ذ ي جدا؟ يعني لما تيجي ا ل ن تقولي ا ي ه هو البصلج ع ا ل أ ك ي و س باتايتس؟ ن ا لازم أ و ض عليه الصغير. ل ي أقول ما ر ف ب ش ي ك ا ر ليه ما ر ف ش ي لأنه هو في حد في ل د ي ن ي ا ممكن يعتمد على ا ل ب ص و ل ج ي ب ح ا ل كيو يعني ا ن ت ما جيلك عشان ت ب ط ا ي ن ا خ ذ عينة لي أصلاً ن ا خ د عينة ش و ف ا حسن م ج د س و ب لي م ف ا ه م ي ن ا ا ل ب ص ي ل ولا لأ ا ن ا ا ن ت أخذ ب ي و س ي لما ي ب ق ى عندك كورونا ك ب ط ا ي س أ ن ما ف ك و بطائس البصيلج ليس له أي أي لزمة ولكن لو ع ي ت ر ا ف ه هو البصيلج عبر عنهم ه ذ كدا اللي فاتك ب ي و ن و ه ه ك د ا ل س ن ت ر ا ل ج ي ن ه و ا ل ل ب ت ص ي توحي بالكم وادي ا ل ب ر ت ر ي ج ا ي ت ا و عشان كمان ا ل ب ا ي ة يعني ا ل ت ر ي ش وبالتالي سينزلاماتو ب س أ ل الإنفلاماتو ب س أ ل بتيجي بين ب ع د بتيجي في ا ل ب و ر ت ة الدراية. لو ج د ت ش و ق النص، شققنا هنا في بورتال ا ي في ا ل ن ف ل ا م ا ت و ب س أ ل موجود في ا ل ب و ر ت ة الدراية، بس لو كان الهبيت بيعمل ا ن ف ل ا م ي ش ن هنا و م س ما كانش على أي حد كان م ث ل ا شا شكلنا حاجة، ل ا ن ا ل ه ب ا ت وصايت لسه ب خ ي ه ا لسه بتحافظ عليها. يقول لك ما هو عيب ا ل ا ت ي ن و س ب ي ت ا ل ن ه بيجي هنا كده يعمل إ ن ك ل ا م ا ت و ب س ل في ا ل ب و ر ة الدراية، وبعد كده يخش عن ه ب ا ت وصايت عشان يعمل لك تنتريزون الميكروت. يعني حتى كده هنا حوالين ا ل ت ر ا ن ف ي ل حتى د ي ت ل ا ق ي عصباعي نيكروز. إذا ا ل ب و ل و ج ي ب ت ا ل ا في و 0 0 بايتس ك ل م ت ي ن وبس ك ل م ت ي ن اللي في بوردة ب ر ا ت ا ن ت ر ي ن ي ش ن والكلمة الثانية ا ي في ن ت ر ز و ن نيكروز وبس يعني ن و لصق عالكتاجش. طبعا ما فيش لصق ع ا ل ت ا ج ش ل ا ن اللصق عالكتاجش ب ي ح ص ل ا ن ت لو ألف ف ر و ن ي ت ي م ع ن ا ي خ لصق ع ا ل ك ت ش ذ ا ه يؤدي في النهاية إلى ليفري لبس الروس معيا ولا مش معيا. المهم ا ل ب ك ت ي في ل م ت ي ن وبس ت ا ل م ت ي ن وبس. وتذكر الكلمتين وبعد ترى ا ش ص و ب عليهم وترى ما رج. تعمين ا ن ا ن ا ع م ا ت ا ي ه بس كده. ده كده الباطوش. خش مع اللي ا ه م حاجة الدنيا اللي هي الكلينيكا ب ي ش الكلينيكا بس شو؟ ا ل ا ت ر ا ل ب ك ت ي ر ي في عندي ما هو ع ت ن ت ا ل ا ل ب ا ت ي ر ي ا رق ولا ج ي ه في فيرا؟ ل ا ن ه ت ل ك م ع ظ م ا ل ح ا ل ا تبقى ت ب فيرا دي. فيرا infection زي ما ل ت ل ك من شوية. ا ل هي ب ا ت ي ت س عبارة عن نوعين مهمين جدا. النوع ا ل ا و ل نون إكستر. يعني نون ا ك س ت ر أظن ا و ن م إكتر خليكم ت ع د و ا واقفين عين ع ل ر ف ت س ر د لأن خلاص النم إكتر تعميم ل ا و ر فيرا ل ا ن ف ل ش ن و ن و ن م إكتر طبعا تبعي عارف ا ب لو ت ت ل ك إيه لو ك ت ت ل ك ج و ن ف عشان كده هو اسمه ن و ن م إكتر يعني ما فيش إيه no جونس طول ا ل ن فيه ت و ل ي ه أول هو لي ما ف ي ش جونس ما ف ي ش جونس فيه <تصفيق> <تصفيق> خلي باركته هو نفس ا ل ب ط و ل ش اللي الروبن برضو معه ف الهباته صايد لما يطلع ا ن ت ر ي ش في ا ل ه ب ا ت ص ي د و م ا ل ه ب ا ت ص ي د م ي م ثورة. ثم تضغط على مين بينتوين هنا. ا ل ب ا ي ن ك ا ل ي و ل و ن يوم يحصل ي ي ر م ا ع بالروبن مش عارف ينزل يوم يعلى ي ه يوم يعلى شوية. تحصل غضان. يعلى شوية بس ما علش أوي. يعني أربعة ع ل م ا ن ستل علمين اثنين ونصف ميليجرام. طبعاً ص ل ا م ا هو ع ل م ن اثنين ونصف إذا م ش ك ل ة إيه؟ م ش ا ة جوندس. ي ن ت ع ر ي ق جوندس ترك لادم ا ل ر و ب ن ي ع ل ك ا م ي ع ل ل ا و ن ف ت معي. إذا هذا العيان ما عنده ج و ن ما عنده إيه؟ و ل ق ت م ا ج ا ي ر ا ل ا ن ف ي ش ن وأي فيرا ب ل ا ن ت ي ش ن في الدنيا بيشتكي من إيه؟ ن ا فيبر. ه د ك ميلز أ ن روسيا ص ح ن غلطان إذا هو ب ي ش ي ك م ا الأربع حاجات دول اللي هو بينه وبينك لما تيجي تحسبها هما الأربع حاجات ب ت و ع أي إنسان بيجي له نزل الدم أ ي ن ي لو عرفت ش خ ص النوع هذا النوع ح ل و جدا من اللي ع يمشي مش ه ص ف ر لكن ما ح ق ي ر جدا إن العين مش ه ا ش خ ص ه ه د ب ا ي د خلي ب ا ل ك يعني ي م ش ت شخصه د ف ا ي ت يعني كل اللي هقوله ت س م ر م ن ق و ل أنت عندك إيه ن ت عندك نزل د م ن ت عندك هيدك و م ي ز أ ن روسيا ل ا ن طبعا ك و م ن ك و م ن ص ح من غلطان نزل ا ل ب ر د وخل ب ا لك نزل ا ل ب ر د د ي ه ت خ ف وما ص ر ش ف ن ا م ع ر ف ت ي ش ا ن ي جاله في البطايق أقول له م ص ي ر عينين ذي أقول لك والله م ص ي ر حاجة مثنيه ا ي ن ما يخف عظم جلب خ ف ي ت ح عين حظ ن ا حظ و ح ا ج ش ح ا ج ة يعني اللي هو ح ا ج شحاتة يوم ما ج ي ل ه ه د ا ب ا ي ق يوم ما ي ف ر ش ويخد ا ي ه ده ا ي ه حظ ده؟ ا رجل ده من كتر ما ضرر عليه كل ا ل ح ص ا أكيد والله حظ ممكن يحصله ح ا ج ل ا المهم حظ ما ح ج ا ل ه د ا ب ا ي وما ص ر ش و خ ي ه الرب ذ ان ا حد واحد ج د ا د ا ع ي د ب ع ي هيجي له ب ب ع ت اسمه ا مش هيتفرج، ه ي ر و ح للدكتور، الدكتور هشخصه ي ا ي ه نزل البارد وبعدين ينفع، وخلاص وتعد عليه ا ل ا ي ا م والسنين والليالي ويجي له بعد عشر عشرين سنة يفاجئه عنده لبتر ي ر و د س ا و ده النوع اللي ا ن ا ه شخصه كربتوجينك لبتر ي ر و د س كني ا ل ه سبب ولا ا مش عارف. أ ص ل ا بوضح و ا ن ت جالك قبل كده صار ر ي ودور السفرة ا ل م ر ه و مش عارف ا ن ا ل ع ر ا ض ب ت ا ت السفرة والاعراض ب ا ع د ت ا ل م ف ا ي ت س تقولي لا والله حصلت ي ك السرعة منكش و ت ب غ ي ل ب ا ي ت تنقل أي كلام ده ما خدش ط ب ع ا ك ر س ل ا ن ت ث ي ر و ط ت م ا خدش مش عارف يقولي لا والله عادي ج د ا ط فما حسيتش نفس جمع عليك والكلام ده كله ع ا ي ي ت ر ج ع وكل ما حسيتش ا ل ب ح ن ا لا والله الدكتور ع ي ا ك ل ا م ج ا ن ما حسيتش الكلام ده خ التريكا عنده يقمع ا ل ا ي ت لكن من غير ا ل س ف ر بالتالي ا ن ا ما عارفش شقق في ا ل ح ا ل دي ب ع المطير إذا بما لم أ ك ت ر ك في حاجة ممكن تخليك تشك إ ن ده ن و م أ ك ت ر ك ب في هي طبعاً هتأكد أنت أقول بس عشرين من ا و ع م ر هتأكد 10-15 م س ن ة لما ج ي ا الصورة ه ت أ ك د أقول بس م م س ة ع ش سنة و ك و ن ا لسه صغيرين ك د ه و ا ن ت جيت ا ب ا ل ا ر ت ك ر يوم ك و ر ا ن ع ن ك جهاز ل م ق ب ض شوف على ف ك ر ا لما هم وضعوا ا ل م ك س عندهم ا ل م ن ب ض كي ما بيصلوش وخلينا من نقطة مهمة جداً في العقيدة عباد. أضع في أكيوب أ ب ت ا ل ا ل ب ا ن و س ت كلها، ودي حاجة الخليج صار ب ج د ا هو أخطر ا ح ش ي في ب د ا في كده أشوف أ ب ا ل سات بعدها بيدا. يعني تعرف الهاتف اللي يوم نوعي كبدا ي ت ي عارف أشوف أ ب ت ا ل ب ع ه أصعب بكتير جدا من ك ي ه تيجي تفرط وعندك كتير وسخنت و ن ا إنما كده مش أول. ف ه و ل ه ف ك ر ة لما نروح دور اللي ج ا ل ج م ا من خ س ا ر أو ذاك ا ل ا ي ه ب د ي ج م ع ي ا ومش م ع ي ا بس دي ح ا ج ا ل ل الخليج ش ف ل ا ك ل م ن روسيا. كلمة عن روسيا مهمة جدا. بس خلي ا ل ك لأي واحد. مهي تخليه ما هي ب ر ض دي د خ ل ي م ا ش كش ق و ي ل ع ن ي تختلف من عيال ل ع ي ا ن يعني داي ا ن لما بيجي له نزلت برد عاج. داي جل لما بيجي له نزلت برد يقولك ا ن ا ل ي متجوزة عن الأكل وعن الدنيا كلها؟ صح ولا غلط؟ لما كلمة ا ن روسيا مهمة جدا. أنا يجي يقولك ا ن ا حطت الأكل الكلام ا ك ل ش ن ش س ي م ز د و ز ة عن كل ا ن و ا ع الأكل خاصة خاصة حتى ما. ث ا ث حاجة ا و ل ا ي أنا ش م و ض و ع من ت ب ع ا ت ن ا ك ش ي ب ع ا ن اللي هي ا ل أ ل ف و ن ا ما حاجة ثانية ت ج نفسه ث ب جدا عن ت ج في ا ل ش غ ا ن يشربيه. وديمي ميزة بيش يعني جايز أنا ما يكون العيام بيشوف تجاري. ي ع ن ي ج ا ي ز ا ن ا د و ر ت على ميزة و ح ي د ة أتذكر تجاري ما ه ش ل ا م س ا ت ي ن و د ا ي ك ل ه عيوب. ديمي ا ل ز ذكورة. في ميزة ثانية أنا لا في الجرد. أنا ما ن ا خ ذ الجي i ي تي هقول لكم إ ا ب ة ثانية ب ت ا ي ة لكن ثالثا جي من حاجات اللي هو ا ل ع ي ا م إذا خ ل ن برا واحدة يقولك على فكرة أنا بقولش طايح س ت ا ج ي ه ي ا اللي ت ك ت ش ر ب ع ض و ك كل يوم ع ل ب ة مش طايح وخير. لو ا ن ت و ل ا ح ظ ق داموا ر ا ودميزي لما يكون الدكتور برضو ليش متاجي؟ ولاحظت داموا برا ي ا ل د و ر مش قادر الدكتور ع ي ل ن ا كلها م ت ا ر ة عيال مش ع ي ا المهم إذا كذا ن ا ق ك ر خ ش ع ك ل ا ن ر ا ل ك ر ك د ا ي تبع النوع اللي حاطينه و ب ر و ب ر د و اللي فاكر. إني انتري في المداي يعني هي ف ر على طول يبغى الطول هو يدي ت ف ر لكن مش على طول لأنه بيمر ب كم ا مرحلة ثلاث مراحل. ا ل ثلاث مراحل اللي, اللي هما المرحلة ا ل ا و ل ى يقول لك ا و ب ر ي انتري. يبقى المرحلة الثانية ا ي ه سكري براب والمرحلة الثالثة بدي انت. خلاص أضل ب ر ي انتري اللي يقول لي الشك من ج ل د بمعيش معي ب غ ى يعني ده ا ل ل ي ي ا خ د صدر ض ع ي ه ر ي غ ي ا ك مشاشكم ا ل ج م ج أنا هيشفيكم أي م ق ب ل ا الفيروس مش أول ما ي خ ش ا ل ج س م ك ا يخليش الفطر لما الفيروس بيعمل أي أول ما بيدخل يجيك حالة ب ا ي ر م ي ا يعني ب ا ي ر م ي ا قاعد الفيروس في الدم اللي ه وكأنه نزل باب دعديه ا ب ت ت ج ن د ي و ت أي فيروس تجنب إنه و ب ش ت كم أي ب ت كم من ا ل م ق ب ل ا اللي هي ا ي فهمة فيبر وهيك ومليز وعنروكسيا د ي المرحلة اللي تدور فيها الفيروس بيستكشف في الجلد يعني أول ي ع ي على الجلد وما عاد ج ا ر لفر بس من بعيد ما مش في حاجة. و يوم معه ط ل ى ك ل ج س م يشوف البلاد اللي حوالين البلد دي اللي هو رايح يستعمرها هل نيما ا و ل ا ه صحية كلهم ن ا ي م ي ن و ح ا ل ه م خلاص إيش طب يطلع المنطقة دي دول سي جدا أنا هروح نين هروح للهو ي ا ل ل ي ف ر و و س ف س م ا م ا فما فيش حد هيجي يقدر ي ي ه ه ي ج ر ي ك ل م ن ي كلهم ن ا ي م ي ن في ص ب ي ا ت ع م ي ق هو جاي ب ي ذ ش ك كده بس ي جي شوي في ه ب ا ي ر م ي ا ويروح يشوف ا ل ل ي ف ر ك د ه م ن بعيد عمل ا إزاي عشان ك د ه م تغلبش ا ل ل ن ت ممكن ت ذ ي الليبر يكبر أو ي و ج ع عين س ن ا نش بس دي مش الشكوى ا ل ي مش الشكوى العامة، الشكوى العامة هيبقى عنده ف ي ب مرويتك ونهيزه ا ن روسيا، اللي هي المرحلة الثانية بري ا ك ت ر ي ك أو الثانية ا ض ا ر ي رمية، يشتكي من الحاجات دي وهي وبس وبرضو ب ا ك ل م تحتله خط أو مليون خط ت ك ل م ا ي عن روسيا. المرحلة ا ل ت ا ل ث دي, دي بتاعتنا م ث ل ا حوالي أسبوع عشر ي ا م إذا ب ت ع و حوالي أسبوع عشر ي ا م عندك سخونية و ن ولتك و ع ط ا ش و ي من الأكل ولتك م ج و د ة اللي هما ل ا ر ب ع حاجات د ت خ ش بعد ك د ه بعد حوالي أسبوع ا و بعد حوالي ع ش ر أيام، تدخل المرحلة الثانية اللي هي إيه بع؟ إ ا ك ت ر ي ك و م ا م ا إ ا ك ت ر ي ك يبقى ع ل ي ن ه ي ش ت ك ي من كلمة واحدة وبس. هذا وهي جندس، جندس وبس. وجمد وبس أهم من كلمة جندس. أتوقع ا ي واحد في الدنيا لو جبت أ و ا ز ة وقلت ا ل ا ك ت ر س ت ي ش ن يشتكي م ن ا ي ه ه يقول ك جندس. ن م ا ا ل ف ص ل بينه وبين الأجهزة، بين الأجهزة يبقى جندس خلاص. ن م ا هقول جندس وبس يعني كلمة وبس. يعني نو فهمة ا و على الأقل بيبدأ ي ق ى امبروك من تقيف وفهمة يعني يتكلم ا ده يعني ا ل س خ و ن ي ة إيش الهذي تروح ا ذ ا العين اللي بيدينه جندس ح ل ت ه ب ت ب د أ يي تتعاصر لكن شكله بيبدأ ي ف ر ل شوي معي ولا مش معي ا ل ي بعد كده كده جندس زائد امبروك من تقيف تحسن فهمة وسموه كلمة دي بقى بالعربي عن جندس وانفيبر لا يتكلم عينه في العين اللي غلطين يعني سطونية بيروح وبعد كده ي ب د ا يي بيبدأ يفضل شوي خلينا ن ق ا ل إن في المرحلة دي ب ق ى البايرة بدأ يوصل في بدأ يوصل الليبر يوم يخل ي الليبر ملو ملتهب الليبر ملتهب يعني هذا إيه النرجذ ل ي ب ر ملتهب و ا ن كان مش ا ي ل ي ب ر ملتهب يوجع ولكن في هذه ا ل ح ا ح ل ة يوجع يبقى النرجذ و ت ن ه ر وزي ما هو ب ي ب ق ى ط ح يبقى ا ل ن ر ج ت ملتهب النرجذ ملتهب ا ل ي ب ر ق و ل لي بس على فكرة هل هو و ج ع جيني ت و ي يعني ما برضه عشان يبعتين هل اللي عنده أطيرة ب ط ا ي ت ة اللي منكم كل أكل برا وجلو أطيرة ب ط ا ي ت ة اللي ي ع ر ف حد عنده أطيرة ب ط ا ي ت س هل ا ل و ج ع ب ي ق ى ج ج عوي؟ الإجابة لا ما يل تنتظر يعني ما ب ي ج ع ش ع و ي يعني م ت ط ط إيدك ما ي و ش ع عوي خاصة خاصة إن هو ا ن ت ي ج ع عوي ل ز ن تكون عارف المعلومات أنت لما ح ط ي إيدك لا ي و ج ع جدا عندما يكون عميزي ب ط ا ي ت س وده موضوع هنتكلم عنه ح ت ا ي ت ي ي ر ت ن د ر س اللي هو م ت ط ط إيدك كلا عيان أ ن ش ي إيدك و ا ك ا م ي ن ث ل ا ث تندورنت. ب ر و ل ا ك م معاهم بتشقوا أو بيعومي تندورنت. انت يبقى تبي ت ن د و ر ن ع م ي ب ع ي بكتب ب ي على ف ك ر ج م ع ا ه ج ي ب لكم ا خ ر دفرنشا داجوزت. تدي تندورنت. انا ما بقولش ت ن د ن ت انا بقول تدي ت ن د ر ن ت يعني لما ب ح ط ايدك كده بس ث ل ا ب عين ب ي س ل ع دفرنشا داجوزت. تاريخ عيان لما بحط ايدك على بيت ه ي ب و ن دريم ح ت ي ن في الطب وما لهم شكل. ي د كتب ي و ح ا ج ا ن ي ة ل ي ي اكلت خ بس ا ن م ا اللي بيعمل ت ن د و ن ح ا ج ت كتير ع و عمل اللي بيعمل ت ي د ي هو عمله ك ب ا ب ق ي ا س و اللي يخلي العين ي ص و ّ يعني. طب في مشكلة ا ن ه هو ما ي د ر ت ن ض ر ن ه تقولي طب و ا م ل ه ما يقدر ت ن ض ر ن ه دي يعني. يعني ممكن تحط ا ي ك بكل بساطة في و ا ع هنا ن ز و ك و ن ز و ح يقولك يقول لا. ط ب ع ا ل ا ن في كود ت ل ي ه كود المارجن ا ل هن. عم حطس ي ه ض فين بعد؟ هو ف ك ت ه الليبر موجود لا ر ض ي ح ي بكل دريم. ا ل ل ي ر ما و أ خ حتى ي ث بما فيه من ا ل ا ت ل ي ل ا ك ر ي ة ف ت ح ط ليك على ا ل ا ك ر ة قرية هتلاقيها في بتوجعه ن لو ي س و ر هند. أيوش خاصةي. أولنا حط ا ي د ه ك ا ه على الجسر ك ا د يا و ل ا د و جاوا م ن ز ح ما ت ل ق ش لما عندك د ه ز و ج ت رايت ت ص و ر ه ط ب ع ا دا ل د ك ت و ر ي ي ا ل ت ا ن ه ر ا ك ن الفيل ا ل ا ب ي ض تحت المستشفى. د ه ك د ه اللي هو النرج البنين. ا ل ب ن ي ب ر ض يكبر شوية لكن مش و ل جالس ت ي ب ا ل ق ب ي ن ي ب ا ل هباتايتس. الستريت ستاج هذا رجال بيشتكى من كم كلمة ثلاث كلمات. واحد جون ي د ي ش ل واحدة. ا ن م ا الدكتور بيلاقي كم كلمة كلمتين. اللفار بيلاقي بيشوي ع النرج تندر و ا ل ب ي ن بيلاقيه ج ا س ب ن د ب و ل ي ن ا ل ل ي ل فقط. يبقى ل ي ه ا ك ت ر ك الموحدة ر س اللي هي ف ع ه ا ك ت ر ك الموحدة اللي هي ج ن د ة والعيان بيجاي ودكتور بيلاقي نبر كبير و ب ي و ج ع و ذ ي ن كده شوية. وبعد كده خ ش عن ب و ن ا ك ت ر ك ب و ن إ ك ت ر ك اللي هي مرحلة ا ل ن ق ا ه ا ا ل ا و ل ا ل ص ف ر ط ب ع ا دي. ط ب ع ا م ث ل ا س ب و ع ي ن ثلاثة ا ر ب ع ة أيام. يعني الأسبوعين أرباعين ممكن تبدأ رصف من مدة دي لمدة حوالي أسبوعين شهر في ل ن ج بعد كده خ ش عن ب ط ك ت ر ك اللي هي م ر ح ل النقاهة تبدأ في ا خ ف ت ب د في ا ل ت ع ا ف كيميكي ا ل عندي بيو ك ي م ي ك ا ئ معياورج معيا. ش م المرحلة دي عشان تتعافى ك ا م ل ا ممكن تدخل لها حوالي 4%, ر ب شهور خممس شهور هذا ج د ً معيا عشان تتعافى خالص خلي بالك مين اللي بيقل ا ل ا و ل البيلروبي يقل في الدم الأول ولا السفرة تروح. ي ك و ل مين يا رامي بروح ا ل ا و ل البيلروبي ن بروح من الدم ا ل ا و ل ولا بروح ي من العين ا ل ا و ل بروح من الدم ا ل ا و ل طيب ذاك اللي هو البوست إ ك ر ي ر ب ي ن وبينكم عمري الخبر مش عارف حلو وحش كل الكلام اللي أنا قلته ده مش مهم ا ط ل ا ا وما حاجة في حاجة تديني اسمها ه ي ج ل ك و في الامتحان ولا فيني كان ل ي ك ترى الطفاري؟ يعني لو سألت ا ي واحد في الشارع هيبعرفك. ا ن م ا د ا ي م ا السؤال أو د ا ي م ا الامتحان ب ي ج ي الأسئلة من أول ا ل ب ء جاي ه هو 컴피 أو ا ل ب ط ا ي ة بشيء دي قل لك و م ب في ا ل ا ي ة ممكن ي ك ر ا س ؤ ا ل بطريقة خييفة. دي قل لك ثقلي في ا ل ا ر ي س يعني ث ل ي يعني. هي التوابع. ما ب ع م عندهم البطاقة بحجمين. يا إما يخد ريكافري، يا إما ا ي ه يدخل كومبينيش. ريكافري أولاً، البطاقة ا ا ي ه كل حالات بقي البطاقة ا ي ه ب ت خ ف ح ق و ط غ ر ف دي ا و ل حاجة. ي ب ق ى ا و ل حاجة ريكافري. كل ه ل ب ط ا ق ة ا ي ه ب ي خ ف معظم حالات البطاقة دي ب ي خ ف قليل ج د ا ا ن لم ي ك ن ما فيش حد عنده البطاقة إ ي ب ي خ ش ف صار لي ه ج ي ل ك من ا ل ح ا ب كومبينيش ن الصور. خلينا ر بعد، ب ل و ا ق ع ي م ا أ ت ح ص ن تكلم جانا Communication و ا ل ا ن v س ت t i g a و ا ل ت ر ي ت م ن ت جمال الهيباتولوجي. إ ن ا Communication ا ل ص ف ا ت ي ي ب ق ى حاجة ستة، و ا ل ا ن v س ت t i g a ستة، و ا ل ت ر ي ت م ن ت ستة. اللي د ر ك ل م ا ع ل قبل ك د ه كلها ستة س ت و ن ر د ع Communication c ك m m u ستة حاجات. رقم واحد. و ل حاجة ا ن يحصل العيال ي خ ف لكن يحصل انتكاس ويرجع ش اللي هو بنسميه ي ه ا ل ـ r قد يكون ث ن ي ن ي يعني ولا تمسورا نرجع ت ل ا ل ش ي ك ت ا ن ي و ر ج ع ي ل ص ا ر ل ت ا ن ي وقد يكون ا ي ه بيو ك ي م ي ك ا ل رلب، ا يعني قد يكون ك ل ي ن ي ك ي وقد يكون يا جماعة إيه بيو ك ي م ي ك ا ل رلب، ا رلب ا سبب س ه ا ي ه ممكن عيال ما خ د ش ا ل ع ل ا ج ك م ا ينبلش، ا و ما ا ت ر ي ح ش في البيت، ا و بدل ما ي و د ك ب ي ر فممكن ي ح ص ل ليه؟ ا لي رلب ا س ا أو ا ن د ي ك ا ت و ر ممكن يحصل ثاني ح ا ج ة كومميكيشن ترمينيشن، أظن ترمينيشن اللي هو ي م و ت اللي هو يخفيه الكويوت ل ب ر ك ت ا ر ي ا اللي هو ا ن س ل و ب ت ه ا و غ ر ل و ب ت ا ل ح ن ل نعرف ب ك د ه وأنا ل س ه في أول الحصة أجيلك إن أي لما وميقى وميقى وميقى يعمل أيه بطاري، س ل ما فيهم ا ن أيه والايه ممكن ي ع م ل ي ه يعمل ف ا ل م ي ي ش ن أ ظ ن اللي يجيله دوره بطاري، و ي ر ا ل ك ي و ت ل ب ر ك ت ي ل ي ا هيموت ندب كبير لأن أنا نفسي ا ت ل ك الكويوت ل ب ر ت ا ل ي ا للأسف ملوش ع ل ا ج أو ش ي ا ك د ه اللي هو رقم اتن، خش على رقم ثلاثة، رقم ثلاثة ه د أو يقولك هو المفروض الجند، ت خ ت ي ت ما نفسي ت ر ك ج ن تيجي ش و ت ح ت ا في بعض ك د ه ف البص إ ك س ر ي ف ي ز أبي شهرين ث ل ا ث شهور ا ر ب ع شهور وتخف ا ل ج ن د وتبدأ تروح تروح تروح, تروح بتدليك لحد ما تروح خ ل ص ولكن ا ح ي ا ن ا ا ل ج ن د ي ت ط و ل شوية هي ليه بتطور؟ مع عبد ر ق و ل ليه ب ت ط و ل ا ق و ل لك هو سبب ج ن د ا ي ه ا ص ل ا سبب ا ل ج ن د ا ن فيه إكلانيشة لأن ذاته صيت منها ورم ت وما دام ورم ت ضغط على <تصفيق> البيكالوبراي ا ل فما تضغط على البيكالوبراي كل د ق ي ق أحياناً هذا السوينج ي ب ق هبة ص ي ت أو هذا اللارج اللي ب ا ى هبة صيد يطول أوي. ه ت ص ر ب جداً لما تقولي امتى يطول أوي. أقولك بيطول أكتر مع هبة ط ي ت ت إيه؟ يعني هبة طيّت إيه اللي هو الحفء في الموضوع اللي ما بيعملش كرونيت اللي ما بيعملش أي حاجة. يجي ب ع د يعمل الحاجات ا ل ه ي ت ة ج يجي بومي ع م ل ا ي ه يكبر ش و ي ه ب س ا ي ت وبيخلع عندك جودس ممكن تطول شوية. إذن هبة طيّت إيه؟ أعراض في ا ل أ ك ي و س ا ت قد تكون أكتر مليون مرة من ب ط ي ي ه ه ب ط ا ي ت ي ما سمعناش عشان ه ب ط ا ي في ممكن يعمل الحركة د ي ن ن م ا د ا ي م ا يعمل الحركة د ي اللي هو برولونج الكوليسيز أو ي خ ل ي جلد استغماء قوي ويطول قوي. اللي هو ممكن طبعا معك ت س و 8 شهور. ممكن كده ي ه ي ممكن ه ب ط ا ي ت س ي وده بيسميه وابسنسندروم. وابسنسندروم أو برولونج الكوليسيز. وده بيحصله معنا ب ط ا ي ت لازم تعرفه عشان ما تقلقش العيال و ت ف ك ر ا ن ه عشان طول دخل فيه دخل في كورونا. خش بعد كده على رقم أ ر ق م ر أو ده اللي هيجي يقولك ا ن ا خفيت وما خ ت ش العيان خبط وفي ن ف س ا ل و ق ت ي ما ي ي ج العيان دلوا بينكوا رقم 4 ا ن يقولك ل بيسموها بوص حبض طيف سندروم بوص حبض طيف سندروم يعني ي كلمة بوص هي ببنت سندروم ب و ه ب ب ا ت سندروم العيان خبط أو العيان خبر ت م ث ل الشفاء لكن في و ق مهم جدا تعي ا ي عيان عنده ا ك ي و ز ا بطيئة ا لازم الدكتور ي ب ق ى يقوله ل لازم خلوه عشان تطم ن عليه وتأكد ا ا ن ه هو دخلش فين في كورونا ي فاجعة ل ف ل و عرض ظ ا ه ر ة ظ ا ه ر ة مش عصيبة وهي ا ن ز ي م ا ت الكبد نفسها ممكن العياني خطي تماما و ا ل ب ل ي ر و ب يرجع نورما ل وكل الدنيا تبقى نورما ل ولكن ا ن ز ي م ا ت الكبد ما ت ن ج ش ا و ت ت ط و ل أو, أو عرض ما تنجز هنا ا ل د ك ت و ر هشخته خ ط ا هشخته ا ي ه ا ن ا ودخلت كورونست ولعذل ا ت خ ل ي بالك ا ن ممكن ا ل ا ن ز ي م ا ت ت ت م ح شوية ا و ت ط و ل شوية وعشان كده ترى العياني خطي كان بدم دوسي بقيت بلايروب ولكن عنده ن ز ي م ا ت الكبد هي إنزيمات الكبد عالية أحيانا العياني أنت خلصت ب ك م ا د ل ب ق ى اللي هو اسمه بصلة بطية صندروم فعل ا ه و ا ن ت خ ل ي ت ب ك ا م ل ي ع ن الوقت ا ن ا عملي ا ن ا الوقت ب ن ي د ي ش ن ز ل ت كابي ز ل ت ع ل ي وعارف ا ن ه و عنده أطبيعة ط ي ة فأنت م ن ا و ب س ؤ ا ل ب ق ي جد. و ا ن ت خ ل ي كم ن ص ص خلاص. هنا طريق السؤال إنه قط تيجي بصلة بطية صندروم. يعني ت ع ي على ب عادي عملي. خ م ب ص ما عادش في تفج ولا ع ا د ي أي كلام ونفتك ا رجعت ت ك ل و ت ه ا ولا ف ت ك ن ت م ز و ل يوم ا ل لا والله أنا خ ر ت ل الحمد لله ب و فيها ب ي ز أتأكد يا ب ن يعني ا ن ت راح ت ا ك ل زي الناس ونفسك مش منزودة و و ت م ب ر ج م ل حياتك طبيعية و م ف ي ش م يقول له ا ه ب صور الحمد لله. ا ز ا يا ر ا ج م مش معقول من قط ا ل ز ن على م ا غ ه يدل على ن ه العارب صور ا ل ع ا يعني فعلا بحس ا ن نفسه. طب ح ش ا ل س ن ا ب و ا ق ع في جمك ا ي م ي ن و ي ض غ ط ل ي ع ي إ ا ب ت و ر مش حاس كده ب ن ا أحسه ويدق جمك ج د مع ا ي و ح ا ل ه يدوج. يوم ت ض ي ن ت عندك ي ه ع ك ي و ت ب ا ي إذا ن ت ق ط ل ما بيبانس قوي مع ع ي ا ن ت سيمت ا ل ق العياني ف ك ر أو ا ي ا ل ا هو عنده ي ه أ ي و ط أو بطة مطية سندروم إذا ن ك ت ب على بطة ب ط ي ة سندروم إنه هو غالباً هذا ف ا ي وبتيجي وبتيجي غالباً في العين ا ل و س و ي س اللي هو بيحس ا ل هو ما خبتش اللي هو طول النهار قاعد ا م ف رجون تسمعهم بيكلمون عن عراض الكبد فطول النهار في ا ل م ر ن حاسس ا ل ج ا م الميندي و ج ا ه حاسس كلها سبع حاجات كلها ع ي ه نفسيه بس المشكلة هنا اللي تعالج ب ر ل ه هي حاجات نفسيه ع ا تيجي تشوف إن إذا ما ت ك ف ي ا ل أ ي ا هنا في الآ عالية م ت ل ش ى ن إذا ا ت ك ت ب ع ا ل ع ا ل ي ه ي ل ة ش و ي واحد ريلابسي، اثنين ي ن ي ا ث ة ك و ل ت ي ن أربعة ب ط ا ي ُ سيندروم، ممكن ي ص ت ر ل حاجة نفسية ع ن د ماضر معين. رقم 5 م س ة كورونيك، هنا بقى ط ب ع ا ه ي ق ة ب ل ل ي هي اللي هي مش كورونيك، بس اكتب كره كورونيك كومبيكيشن. كورونيك كومبيكيشن أيه ه ا ل سؤال يجي لك م المحقق، يعني ممكن تصل من المحقق ويجي لك يقول لك كورونيك كومبيكيشن أو ب ا ط ء ب ُ ط ق و ل و كورونيك كومبيكيشن و ب مادام ب ي ي ب ا ي ه م ا ب رقم واحد رقم ا ل ممكن ب ي ممكن يقلب كريير ح ا م ل المرض صح وممكن يقلب لكورونا ي ه ت ب ا ي ع ن ي ممكن يبقى فيه كورونا ك في ب ت ا ت ه أو ممكن يبقى كريير ما الفرق بين كريير كريير يعني حامل مش حامل حامل المرض يعني طيب و ك و ر و ن ك ب ت ا ت ه الفرق بين واحد ك ر ي ر وواحد حامل وواحد عنده ك ر و ن ا كبتاعته حامل المرض م ا ع ي و ش إنت ما ت ك ل تبقى طبيعية الكاريا ب ت ب ا ن ا ن ز ي م ا ت ن ا فعلنا ضد الجثة طبعاً طبيعي. ا ن م ا عنده كورونا كباتيت ل ا ن ن ز ي م ا ت ه ا ت ل ا ه ا ع ي ه حتى ق ي ه ا ا ة يبقى رقم واحد كاريا رقم اثنين كورونا كباتيت ه ت ب ش من الكاريا ن ز ي م ا ت الكبد طبيعية. ن م ا ن م ا عنده ماركر موجودة الكاريا معناك ر ش و ي ن ا ن م ا ك ر و ن ا كباتيت ا ن ز ي م ا ت الكبد تبع ع ي تبع عالية شوية. رقم ثلاثة الشيء اللي بعد كذا م م ك ن اللي ط ب ع ا للسروجات وبعد ك ممكن ي لكان ص ر اللي و ا ب ا ت ا نحن ن ا م ش و ي لاش ب ع د ك د ه على رقم 6 بعد كده هو عشان تيجي تفينا م قلت ل ك ا ل ف ي ر و س بيدخل يدخل في الجسم يضمن على ب ق ي ة الأورجان. ب ح ي ن هتكلم ت وانا مش ه ت ك ل م وفي ا ل ا خ ر الوقي هاجم م ي ن يهاجم الليبر هو عت ا ل ك ر ة ل ب ق ي ة الأورجان مش هتضرب. ت يعني برضه هتضرب. ت وهذا د ا ل نسميه ا ك س ت ر ا ه ي ب ا ت ا ل إ ي ه ا ك س ت ر ا ه ي ب ا ت ك و م ل ي ك ي ش ن لأنه عشان تقول الليبر ما الليبر يو لما بعية الجسم لا. برضو ب ق ي إ ا ل أ ع ض ا ء كلها في ا ل جسمها يخلاني ه ه ت ض ر ر الواسط ل ي ه على دافك لأن هو ع ب ن ت ه ن هذا الفيروس ج س م غ ر ي ب في ا ل م ن ط ق ة اللي هو إيه؟ أ ن ت ج ي ن وعشان كده هيتكون له أنتيبودي. أ ن ت ج ي ن أنتيبودي طبعاً أنثيج أنتيبودي د ي شكل في الجسم. بيكون له أنثيج وبيكون له أنتيبودي. لو جات في ر ك ب ه ت ج ي ب لك اتريت. ا ولو ع ل ى ب ن ك ر ي ا ه ت ج ي ب لك ب ن ك ر ي ا ت لكن أهم حاجة في الدنيا في كل الشوارع ب ت ا ع ط ا ل م ن ط ق ة في الردف عشان يجيلك بولي. ارتريةس ندوزة ح ا ل ت ه م مهمة ج د ا لأن 30 ا و 40% من الناس اللي عندهم بولي ارتر ارتريةس ندوزة و ج ل ّ ه عندهم الانتيجين بتاعه ب ا ض ي س B يعني ج ل ه م بولي ارتريةس ندوزة بسبب ي ه بسبب هباضية B دي ب ق ى إيش تعذاتك ا ك ت ب ا ي ع ا ج ل م س ل روبك ي ا ش ي ا ك ت م ث ل ا بين ترايتيس ارتريةس لكن الكلمة المهمة ب ا ل ن س ب ا لي ع ل م و على كلمة ا ي ه بولي ارتريةس نضوسة يعني ممكن 30 ا و 40 م ن عيانين البول الابراج نضوسة بساعم لهم الانتيجين ب ت ا ع البطايتس دي اللي هو اسمه تبايتس دي ثيرثس انتيجين اللي هنتكلم عنه كمان شوي ده ك د ه اللي هي ا و دي كذا كلينيكا بكتير أو كوممليكيشن بزعت الببايتس يبقى ا ل ك و م م ل ي ك ي ش ن ك ا ف حاجة س ت ل ث ة اللي انتوا قلنا مهمة جدا واحد ر ي ل اثنين فامينيشن ثلاثة كولتيزت س ا برولوند كولتيزت س اربعة ا ي ه كمان بص ب ط ت النروم خمسة، ك و ر و ن ي ك و م ل ي ك ي ش ن ا ل ل ي ه م أربعة في ستة، إكسترا هدفك مانفستيشن، ودي مهمة جدا، بينو ب ي و و ا أهم حاجة أو مش أهم حاجة أ ص ط ع ب ح ا ج ة الموضوع. يعني بحس إن الموضوع لحد دلوقتي كله كنا عارفينه، موضوع ثاني جدا، ولو ج ر ل ك المحمد سألتني هذا أ ط ع ا ج ز ء اللي ضفيفي ا ل م هو اللي هو ا ل ا ن ف س ت ي ج ش ن وهو ذا المهارة. لو ك ت ن ا بطارج كله ربع ا ع ة هتذكر الجزء ط ع الانفستيجيشن في ت ع ر ي ف نبدأ نتكلم عن البطاقة؟ ا ل ا ن ت ر ي ج ش ن قطعة بطاقة. كم حاجة ا و ل ا ك ي د سترفعها. ل ي ه ه م ا ل ا ً ط ب ق ى رقم واحد، رقم واحد هتشوف اليويرم. ن ق و ل معايا لأن هي د ي كسر هنحطها فوق. رقم اتنين شوف الاستول. ورقم ثلاثة شوف ا ل ل ي ف ر نعمل علبة ت سود ن على ا ل ل ف ر ورقم أربعة لبر ف و ن ك ش ن تيس. رقم 5 نشوف يبقى رقم 1 يورين وبعدين س ت و ل والليبر والليبر فانشترت. رقم 5 طبعا نشوف البلاز. رقم 6 ت دي أصعب حاجة وأهم حاجة نشوف المركز. نبدأ طبعا ن خ ل ص من الخمسة. الأول عشان ما ت ف ر من المركز بالعامية ما أعرف إزاي. فنبدأ أول حاجة اليورين. اليورين مهم ولا مش مهم؟ ما في الأول عن ع ذ ب ر عائلة اليورين دي مهمة. لما ت خ ش على طول على ا ل ك المارز والليجيمات والليبر فانشترت. ي ه ع ا ل ة اليورين؟ وأنا ما ح ط ه ا عشان تبقى ستة. ا ن ت و ا ت ح ك ي ي ن ت ح ت ا ج كويه. نحطها عشان ي ي ن حاجات خ ل ا ص ولا ح ط ن ه ا عشان هي مهمة. مهمة ج د ا ل ل تبغى. ن ي ي لازم ش و ع د ك و ي س جداً. و ل ب ل ر و ب ن لما يعبق. ج ا في الأول في اليورين ولا في البلازما. ت س ي ت و فيه. جاء في ا ل ا و ل في اليورين. مهما ا و ل ما جاءت الأول ي ب د ا يبدأ في اليورين. لما ع ا ء ق و ي عم ت ك ا ن ك تيجي يوم يبدأ يعبي. ا الدم عشان ك ذ يقولك أول حاجة ب ي ن طعيان ا ل أ ك ل ي و ت بطيش هي ا ن البلروبين ج ا فين. يعني كل يورن ه حتى لي ه ا دم و خ ل ب ك و دي ممكن تيجي و الحاجة ا ل ي تلاي اليورن داخل ب ا ل ر و ب ا ل م و ج و د في اليورن تلاي يورو ب ا ي ن و ج ي ن ا ل طبعا اليورو بايونوجين و ع ب اللي دي ل ب ق ع ص ب ي م ن ه ا ا ل ي ي ل ب ب ي ر يعني معنى كده ا ت ي ي ب ا ت ا ل ص ت ي ب ع ن ي مسمح في ا ل ب ر يعني نوع جون بتيح ب ا ت ا ل ي ل و راجونز و ن ا ق لك ن ك الحبات ا ل ص و راجونز اليورو ب ا ي و و ج ي ن ب ي ي بيعمل وعشان كده اليورو ب ا ي ل و ج ي ن في البداية بيبعالش عارف ع د كده ممكن ي ب ق ى ا و ا ط ي أو ممكن يبقا لورم كمان، ولكن في البداية ب ت س ا ق ي بالروبن سيلورن و ب ت ا و ي كمان اليورو بيرجمنه عالي شوية. في الاستول ط ب ع ا في الاستول هتلاقي ت ر ك ا ي ل و ن ش منها م ل ي ل ة يعني د ي ه ب ا توصله ع ج ن في ا ل ب ل د ط ب ع ا ده غير الانتفاش، و ا ي بغيت انتفاش بالدنيا بيعمله هي ل ك و ب ي ن ي ا معين، ل ك و ب ي ن ي ا معين، ر ي ل ا ت س د ي م ب و ت ا ي ت ليه؟ ل ا ن ا ي بغيت انتفاش بيعمله بول مرض الرش صح؟ ا ع ت ق د ا ل خ ل ا ي د ي ا كلها بتتكون بول م ر و نعمل ليمفو سايت ما بتتكونش فيه، ما بتتكونش في البرمر، وعشان كده هيقتل ر ي م ا ت ي ب ليمفو سايتون. معايا ده ك د ه اللي هو البلاز، نشوف ع د ك د ه عن الليبر نعمل انترافاونت، هتلاقي الليبر كده شوية لأنه ب ق ى انتليم، طب اعمل ل ل ي ب ر ف ا ن ك ش ن ت ي س الليبر ف ا ن ك ش ن ت ي س اكتب كده إنها إنها ن ه ا نصف الليبر ف ا ن ك ش ن ت ي س تساعد اللي ب ا ه تصير ل له جندب ا ل ض ب ط يعني اني ن و ع م ن الروبن زي، الاثنين. تركوا بيننا جم الذ ما إحنا سنافو في ا ل ي و ر نتكلم و ن ا عنه ط ب ا ل العلامة التصنيف لتعلى بس مش مش أول شو نقولك ا ل ه ب ا ت الصفرة بتبقى من كم ا من 13 ل30 هي الحاجات اللي ا ح ن ا قلناها بالضبط ا ن ز م ا ت الكبد ب تعلى ا ط ب ع ا ا ح ن ا قلناها تعلى في الحبات الصفرة جون صفر ب ق ى م ن كل الكلام ده كل الكلام ده كلام ف ا ر ي يبقى الانتاجية شملت حاجات ا و ل خمسة ف ي ه م ما بذكرهمش لأن ا ع ت ق د ا ن ه م عرفوا اليوم طول ب ل ا ا ل ت ر س ا و ن ده ل ل ي ب ر ل ي ب ر ف ا ن ش ا ت ي ن ع ت ق د ما تكوش واحد ممكن يبقى محتاج يرجع البيت عشان يبص ع ل يوم ب ص ا لما ا ل ح ت ا لا ت ا خ د منك موجود رهيب، و ا ص ع ا ح ت ا وبنو بينكو ا ط ع ح ت ا في الليبر. يعني ا ع ت ق د اللي بينكو ذاكر الليبر. حتى الليبر د ي ج ي مع ص س ر ة يعني الليبر ده. ا ن م ا قطع بنات الليبر هي الهبات الماركر. وعشان كده بعد خ ر ا ب ر ا ل و ن ا ح ي ت ا ل ح ي ت ا ا ي ن ا ل ح ت ا ا ل ي أنا ب خ من هني. يعني خ ن ا ه ا كده مليون مرة، ومع ذلك نسيناه مليون مرة. يعني خذنا ا ل ي ب ط ت ماركر ده مليون مرة ب ك تحصل م ر ض ا يعني ما تقول ليش هذه أول مرة د خ د ه ا ك خ ط ا ك تيجي ب ع كده، ومع ذلك لو سألت ا ي واحد فيك و ا ن ا واثق منك، لو سألت ا ي واحد فيك، ف ب ط ا بدي أ س م ع هل متمكن فيها؟ هقولي لأ. عشان كده عايزين إيه؟ نشاط ا ر ح ه ر ي ت ي ن طريقة ل ل ع ج ل ق م وطريقة للبطم ب ي ج اللي هو اللي بيقص، ل اللي هو ا س ت ح ن ا بقى يقولي ل اتصل بطريقة ف ا ن ي د ي كل مرة ك ا ن غ ي ر د خش. ت ا مرة واحد ي ل ي ن يقول لنا ك ذ و ش ح ل ه بالتصفيل وبعدين بالضبط ما تكرره ي ت ع ع ي ن ثلاثة و ب ع د كذا ن ت ه ى عشان ك ا جماعة شرحه في الأول بطريقة ف ن ج ي ة ن ه ا ي العايزين ي خ و وبعد ما عشراحة طريقة ف ن ج ي ة نشرحها بطريقة د ي ا ل ه و ج ي ة اللي هو العادي وفهم ا ل ي خلاص ع ش ر ن ما إنتهى ا ل ف طول ااا ث نبدأ طريقة ف ج ي ة و ا ل ف نوجية. ف ج ي وبس. نبدأ ب ا ل ف ن و ج ي نلفها ونلفها. محاولة هي تبدأ بمحاولة فعلا، لكن الناس خلاص يبغى نحاول نوصلها. إحنا عندنا كم فائدة عندنا؟ إ ي ودي وتي ودي وين؟ و ل ا ً مبدأياً مرض لا يجي ق ولا ع ك ر هذا. الماركر صعب جداً. هذا ب ص ي ا ب ن ي م ع ل ش اللي صعب فيهم البي س ب ق ى م ع ل ش خليك أكثر دقة كلام. ما تقول ليش ماركر كله صعب؟ إنما ق و ل ليه خمس الماركر صعب. إنما ا ل ب ا ق ي ل س ك ل ا م فارغ. إيه هو ا ل ب ا ق ي اللي هو A و C و D و E، اللي هما البعض دول. مبدئيا كده ا ي ه ما ق ب ت ا ع ت ع م ع ا ل ك وقتي هينهي. تميني و ل إنهم بكل بساطة فيرا إ ن ف ك ش ن وعند فيرا إ ن ف ك ش ن خ ا لك الفيروس ينفع جيب ا ل أ ن ت ج ي ن بتاعه. بعضهم ب ا ل م س ت يعني ينفع جيب الأنتيجين. و ف ك ر د الفيروس ده ا و ع ق ص م حاجة كبيرة حاجة كده ق د ل وراش شيرشر. الفيروس بحاجة دي كده بتحت في الدم. فما عرفش ن ن إن ا شوف ا ل أ ن ت ج ي و ما اكتشفت ا ن ن ا شوفت ا ل أ ن ت ي ب ن أنا إن ا ل أ ن ت ج ي ن ما ب ر ش جيب. فعشان كده يا جماعة كل دول. ب ك ل بساطة ما ل ي هو مشي أنتجن. تقولي بكتيريا ب ط ا ي تسيب، لأ على ش لي أنجش؟ أنا كابن أنج الطاوي لفليستول. ا ن م ا في الدام ه ا ل ش ي أنتجن، لأ. ا ل ب ي ا ر ا ك م ا بحاجة قد ا د ه م ا ب ا ش معيا ولا مش معيا؟ إذا كلهم تتجمع تفعلهم أنتموج، لكن مش هتفعلهم ا ي ه أنتجن ا ط ل ا ق إذا ايه؟ ايه؟ ما بقي ا ت س ي ر ل ي في ا ل ا ت ح ب ط ا ي سمارت؟ ل م ث ل ا ب ط ا ي تسيب أ ن ج لا و ت ي لا ف ك ي ن ن ا نفسي ل ت ق و ل كلهم ما ا ل هو مشي، ما هوش أنجش. ا إ ي د ه د ا ك ي أ م ش في اللصوص ربعن حتى دي ب ح د ش بيشوف ا ل أ ن ش ج اللي اللي ص و ر د ا ه فعشان كده كل ن ه م يعتبروا ما لهمش أ م ش ج المتفجر ي ك و ن مش ه ي ع ا ل حتى دي ي ق و ل لك لا لا في دي دي أنسج ع ل ا ن كده ل تدي ع د الجلد إنه والله حتى لو كنت ن ظ ر 6 على 3 وحد ذات شوفت صغيرة ذات والله ما في شيء لأنه عبارة عن نيم تديه عبارة عن قال ن ي ماشي في الشوارع ك م ن ح ا ر س الوحيد ما نوش ي د ما نوش وول ما و ش جدار فقول لك عشان كده ما هو يقول لك ال D لما يدخل ج س م ه هيدخل جيب ا ل غ ط اللي هو مين غ ط ب ي و ا ذ ا غضط D D a n أنتجن زي ما نشوف كأنشوي. يبقى ممكن تلاقي a n t i ج e بتاعه ب ط ا ي ت في بقايت D ماشي. بس أنا بتكلم هل د ا ى كلهم ما هم ش ئ ن ش هذا ي طبعاً D ا ح ن ا ط ب ع ا ن برو ا ل ا ق ة يبقى إ ذ ن ا كلهم ديهم anti body بس خلاص يتعيننا ال A وال C وال D وال E مش مشكلة. ل أ ن ما تيجي تقولي هو بقايت إيه إيه أنت أنت ا ل م ر ك ب ت ع ط ه هولك أ ن ث ب و د ي بس تقولي لهم أي عارلك بضائع إيه أ ن ب و د ي تقولي وتي ل ك ب ض ا ي أ ن ث ب و د ي تقولي ودي ع ا ل ك ب ض ا دي أ ن ث ب و د ي تقولي و ي ا ل ك بضائع إي أ ن ب و د ي تقولي بس يعني لكل معلم عوج ع ا و ل ك خالد ر أ ن ث ب و د ي اللي هي إنجلو ب ل و ب ي ن تقولي إ ا و بلوبلين كنوع عارلك كلا ا ل ا م و ن ي نوعين إنجلو ب ل و ب ي ن م وإنجلو ب ل و ب ي ن جي وخل بالك لأنك في التعدين ه ت ض ل ب ه م كم م وجي م ص ل مودل ع ش ن م و د ل ل م و د ر في بعده كده 2 و ب ل ي ن ام اختصار لكلمة م و د ر طبعا ده اختصار حلو نجيك ي مش اختصار ط ر ي ع ي ولكن IGM ل ي ه م و د ر عشان ت ف ك ر ك ا ن هي ب i n d i c a t ت ا ل ر ي c e n t i n f ك ش ن ر ي n r e معيار ا م ش معيار ن م ا جي خشمي ج د ي م أو ج د ي م ج د ي م هي تمشي ج د ي د برضه على فكرة بس م ا ش ي ه ا ج د ي م بقى ج د ي م عشان ت ف ق ى ر ك ا نجي و ل ي نجي i ا ل ل بعده لما جيلك 2000 من ده ن م ا جي ده ا ه ب ق ا دل هو ج د ي ن مش جديد على فكرة معناته مش جديد على فكرة حتى اللي كان بيقول مالك المطرش لوقت ص و ي ل ف ا ل ك ج د ي ن دل هو إيه لا هذا حتى دي مش فعله جامد مثلا لما ي ا ك ل أكل ب ر ه ح ت ف يكو ي ا ك ل أكل ب ر ه أو ي ع ط بأي طريقة في ا ل ب ال ا لو واحد كل أكل ب ر ه خلنا ك ا ل كل أكل ب ر ه وجاي وعنده مثلا سجت ووعده ب ط ي من الحكمة إن أنا شوف مينو بروبيلن م ولا جي؟ جي ما يمشي. جي ا ن ا ما يمشي. أنا ن ا ع ر ق ت ديكو بدأتني ي ه من إثنين. ن ا ما يمشي الجي الخط. ا ن م ا م ن ا شفت ا ي ه أم عيار س م ح ا ن ا ل ه اللي هو ده تعرف ا ي ه Recent infection. ن م ا جي هو ده ت ع ر ف recent infection. كده بخلصنا ا ل ي ه و ل س ي والديو. س ل طبيعي؟ طبعا سهل. إيه؟ ها الديج ر ده عشان نشوف ال R ي هو ده عشان نعمله عشان نشوف السي بزيت. ل ن ا بكل بساطة. د ه مهم عندنا خاص. ه ا ل ي أنا صراحة دي ما براش ي ف ه يعني ا ل ا ن تبودي ضربه مش أكتر من ق و ل ت ن ا م ل ا ه ي ا ج مع ا ل ب و ل ي م ر ي ز الواحد تاني ا ت ح ا ق ل ل ب ر و ن ي م ر ي د الواحد ي ا ر ض ت ن ع م ل ا ل ج ي ر عشان نشوف ا ل ع ر ا ي ح من ب ن ا ب ا د ي طبعا ب ي ق ى يعني رائعة ا ب ش ر المهم ذا ك د ا هي بتشوف العرق منيح عطينا بالضبط ف د ه كذا بتبديش أ ر ض ن ش عن طريق م ر ك ر ب ا ل ك د ا بنعمل د ي ش أ ر طبعا ن ل ع ع ض ت ا شوف ا ل ك ي ن ع ش ا ب ر إذا ال ب ي ن ا هو ط ب ع ا ن شوف الدين الله يخليكوا بعد مع ت ك ي ف ذ ر عش ل ا ن فعلاً ضطر وذا د ا ل ح ا ج ا ت ق و ل ي ل ه ا ج د ا اللي أنا أقول لكم يصعب يعني ذا فعلاً غ ب ا ل د ي ط ر ه صعب لي فغض النظر عن طبعاً ي ن و ب ي ف ا ح مواضيعه ل ا ن كيب يحاور نفسه كثير طبعاً ش و ف ت م ر ك ر لما ر ض ت ح ل ة في الدين ذ منتشر ب ا ل م ر عشان منتشر م ل ي ش ف ما هنا ل س م ع دين ق و ل يا ج م ا ع البيرة ما ب د ش راضي ش ف ش و م ت ح ي ل ش ف ن ا أ ن ت جن ك ا ن ش ا ي ل ه ستة م ا ر ت ز يعني ستة اللي هو ا ي ه ب ق ى ف ص ص و ه مش بس يجيبوا أنجس ف ص ص و ه م ل ي ن ح ت ة وكل ح ت ة فيه فيها طلعوا له ن ش ف ت الفرق ا ل م هو يعني ا ل ب ط ا ن ي دي زي ما ن س م ه حد ي ي ط ع ا ل ل كده عادل و ش ا ف شكل ا ب ط ا ي ة منزد م ن ز ا ي ت ي ر ف ي س اللي هو غطى اللي و و في جوه د ي ه دي إيه اللي هو ر حركات الدين إذا عشان ينفصل م ح ت الدين ج ي ب و ل ل ي مريض ي ا ن ز ي م في كمان ا ل ا ن ز ي م ا و ا ن ف ل و ب ا ي حد. ا ج ي ب ق ى عندنا سيرفيس غطى وكور وفي كمان ا ي ه ا ل ا ن ف ل و ب ا و ا ل ا ن ز ي م خلينا إنزيم عشان نسيء اللي هو بالميليزي ا ه ا ن ز ي م ي ب ق ى عندنا سيرفيس وكور، ط ب ع ا مشابه مش بقى م ش ا ه بقى سيرفيس تي يو آر إس يام، و ي ي ل اللي هي كور و ا ن ف ل و ب ا و ا ن ز ي م اللي هي ا ي ه إيه. ي ب ق ى لي كام ماركر؟ ثلاثة أ ن ز ي وعيب أنزيم ه ي د و ي أنزوبس ثلاثة ن ت ي م وثلاثة أنزوبس ل ب ق يكون ببساطة عندنا س ت ماركر للبطيت البطيتة أو هدي F أنزيم وهدي C أنزيم وهدي برضو أنزيم تحوّل ا ل غ ط ا ن يبقى عندنا F وC وC أنزيم الودا وفش فيه F أنزيم وC أنزيم وE أنزيم عطينا ع ن ت ي و د ي وزي ا ن ت ي و د ي وجي ا ن ت ي ب و ي طب ه و ا ج صعب. صعب ل ا ن لازم تعرف لكل واحد يطلع ن د ه ويخفيه، وهي دي بقى المشكلة. ف ت ع و ا ن ب د ا كده واحدة واحدة ونباعهم واحد لآخر من كنعد. بس ك د ا ل ي ا م ما ي خ ل ي ك م ج د ه عاجل. حتى دي ر ح م شوية. ب ص يا ه م ا هذه كده. د ا ا و ل واحد اللي هو ا ي ن H B S عنش. H B S عنش م بدا أنت ط ب ع ا ا أنت أول لما ا ل ف ي ر و س يدخل ا و ل هو داخل ا و ل ح ا ج د ت ش و ف ه ا ي أنت هشوف الكره بتاعه ديني ا من ج و ه ولا هشوفه من ب ر ه هشوفه من برا صح؟ ف ا و ل حاجة ب ا ن ا ت س ط أ بقناه تبدأ ب س ت ي ن س بتاعه مش هتقدر تكتشفه من ا ل ا و ل ا ن م ا لما يعلى شوي ا ل ف ي ر و س ي على شويه و ي ق ر ب م ن ك قوي تبدأ تكتشف المهم يبدأ كده بعد فترة يبدأ يجمع يا يبدأ يالا يالا يالا يالا يالا ويختفي أنت ت ق ر ي ب ا ع ن ثلاث شهور ا و أقل م ثلاث شهور بسطاً يعني هنا ك د ه هنا ثلاثه ت م ا م ا هذه هون ص د ا ي ر ة عيني عيني و ع د د ن عن ظهر وختام بيرجع دي ثلاث شهور أو وزن ثلاث شهور أو أقل ثلاث شهور يعني ب ل شهر ثلاثة ي ع ي كان مختفي خلاص هذه ك د ه الشيء دي اس عمش اس كذا ل ب د 抗体 بدي ه ل جسم ي ت ف ر ض ولا يتناول ا ن ت ي ب ي يقول ن ت بودي أنت بودي تبدأ تظهر ا ن ت على ط ب م ا الفيروس يجي ولا أنت بودي تبدأ تطلع وتتركها هيبدأ ي ت ب ط بالجسم و د ر ك ت ش ف ه بعد ث ل ا ث شهور هنا ويبدأ طبعا عنيف وريظرنا. ع و ل دهني لو ش ف ت ه عندك اللي هو H D H ا ن تبودي ع ق و ل ده لما شوفه عندك ه ق و ل ك يا ابن ا ن ت مش متحسن بس ي ن معي ولا مش معي H D H ا ن تبودي ده لو ق ي ه عند حد ه ق و ل ا ن ت بخدي بس ي ن ي ما هو ا ل ب ا عشان كونه دي H D H عن تبودي ده ف ما ي ح ا حد مدي حاجة يعني ما ص ي ن حاجة ح ل نخليه برضه ب ا ل ظ ب ط اللي فيه هنا فترة ه ي عنده ثلاث شهور. الحتة دي ولا فيها أنت عم ش ن ولا فيها أنت عم تبص. هذا م عيني ي هو العين ا ل ن ح ي اللي هو أنا ش ك ل ت إنه عنده مطية. ا ن ا عملت عليه خطيب و ب ص ا ن ت بعملك بحر بصر. ل ن ن ا ما أبص أحد بدل ا ن هو مطية ص غ ي ب م عملت. ص غ ي ر ما ش و ف ك ا ن زمك و ع ً ا إ ا ك ب ت علي فبلا كمان ب و ح ا ت ي ت طبيب إ ا م ك ا ن ا برضو نشفه بقول لك ي ه عايز ك ا ن ا م ل ن ا أ م ك أنا هما قررنا نوصله بليستة أو أو لعوم كتب ا له HDS engine و HDS engine موجي اليوم ا ه م اتنين روح ا ب ر ن ا م ن د و ح بعد إذنك عملهم يعملهم شوف على حط النحت يبغوه في الفترة اللي تعترضه على لما ي ت ن ق ى و ي ر و ح يعملهم ومش عارف ا ي ه يوم رايح في الفترة اللي و م ب ت ا ع ا ل م عامل يقولوا جل على فكرة افسد مندوب استوى له عندك HDS e n g i n ولا عندك إ ن ا ن تبودي ومجيلي مبسوخ ع و ا ألف م ب ر و ك و ا خ ا ب ا ل ح ض ن ه و معدوش ن وبعد ب خ م س سنة يفاجئ اللي كان عندك ا ل م ب ا د دي علبة ع <تصفيق> ل ب <قالب تصفيق> ل تروس عشان ك د ه برا مفتوش علقت شوف إحنا عندنا ن ب ر ا ت ن ا ح ن ا ب ن الكلام ق ص طالب دي واحنا عندنا كتير حب و ن ق ط طبعا ن ا ش أنت جماعة ن ا ه ما برا ل و ا ط ب و ا إحنا ب ر ه مش ع ي ز ي ن نسيب مجال المتعي ي م ع هو م ن ب ه ن و ع ي م ن نعمل إيه نعمل ي ه ا ل ط و ح ن ا ت ف س ق ص فشل د ا ت ل ا ن في حتى هنا ما و ي ن د و جاي الجاب اللي هي بتسويه اختفاء الـ H ت n t ن وظهور الـ H a n t i g e طب نعمل ايه نعمل ايه ا ل ل كلام بعدين في الـ H D antigen اللي هو ازاي ا ل ب ا ي ت دي مش في ك و ر من جوا اللي هو دي اني شوف بقى ا اخترع ح ل ا لك ط هنشوف الـ ن ت n ي i g e n ع د ي ايه اللي ج و دي اللي ج و ه ا ل خلاص م س م و ه ب ا ي ت س في ك و ر ا ن د ه ن طبعا H ا ل ب ا ت ي ت ي ن م لا يمكن ت ل ا ي ه الدم. لا يقول كتلة الدم لأن ده طعمه نيء دي إيه. طبعا ه و ا ل ف ي و ر بيجي يوم ح ا ئ م إ ن ت طبعا ت ك ر ي ف ز ا ي الطيور تاجم أي وردة يوم ح ا ئ م الكور بتاعه هو أي جوا ا ل خ ل ي ا أنا باجي أهتمها إذا نومن الكور ده لو كتبت HBD في أنتج الدم أو طلبت ه ف عمل على الشخص د ليه ت ا خ ط لأنه ما هو من كتلة الدم ل ن م ه هو من كتلة جوا ه ب ا ط ي ب ر وعشان ك د ا أ ن ط ب ا أنا شنارتي ش و ف أنتج بتاعه ف ي لكن هنشوف ا ل ب ا ت h ي أ ن ت ج هو ده اللي ب ي ب ق ى موجسين بع موجس الدم. ده ب يلا ع فين؟ ي كده يلا ع من هنا فين؟ قبل ثلاث شهور بشوية. شو ب ق ى ا ل كم ل م ا لباد الخليك م ب س و ط جدا جدا جدا. تساعد الطفل الصغير بيحلى من الفرعين. ه ق ي كذا أو س ع ا د د ا ل ط م ل قوية لما زمان يجي يأخذ كيس. تين خد وين ل ش ق ة المهم ك د ه يوصل يلا يلا يلا يلا يوصل لمكان ل م ف ي ن بعد ثلاث شهور في ا ل و ي ن د و كده عظون عشان ك د ه بقى. من الحكمة ا ن ا ن ت ما تتصارعش لما ت ل ك ي هو ك ل ي بعد ث ا ت و ر إذا ما تطلبه طبعاً لو تطلبه ب ص ا عندو ن ا لسه برضه شيء بس تبرحه م ن ال H D C Antibody أنا مش ه ي أ م ع ا ه أنا برضه ما ل س ا ل م ط ا م من ا ن ت ع ل ك ب و ا ت زي ما أ ق و ت ه ا أعمل ال H D C Antibody يروح يعمله ثلاث ش و ر ك ا عالي ع ش ا ي ا ذ ا ال H D C Antibody م س ت و م س ت و ا ن هو بيبقى ماكس م م 0 في الويندوز ا ي ب و في يعني هو على فكرة ب ي ع ر ف يوصل الماكسم فين وبعدين على فكرة ي ف ض ل ع ا ل ك ر ي ف ر يعني خلاص بعجلة ب ط ا ي ت سايبر فيه ب ط ا ي ت سي س ك و ر أو سي أنتبوزي يوصل الماكسم بعد ث ل ا ث شهور أو عند ث ل ا ث شهور و ي ف ض ل ع ا ل ك ر ي ف ر ميتول اللي هو ب و ز ي ت ك في ا ل و ي ن د و ج ل ي ز وعيبوه مين ي و عيبه بقى يبدأ ع ا ل ك ر ي ف ر ليه ه وين كان مدرس ب و ز ي ت س ي ع ل ي عندك شكله ي عند طرفي ا أ ص ل ا ولا نقدر نقول إنه عمل كل اللي هو عشانه ي لأ عيبه عيبه ن ما ن ت ع ش أ خ د ه ك ب د و ل عن ى ا ل ا n ي t y يعني ما ن ت ع ش أخذه كمؤشر لل i m m u ا ل ا y يعني م ث ل ا لما شوف واحد عنده H B surface ا n t ي b o d موجود معنى كده ا ق و ل ا ن ت مش محتاج ا ك ي ه مش محتاج ب ك ي ن ا لما ه ل و ل ي ت ا ل ي ب ي H B في ا ن ت i b o d هذا د ر ا ق و ل لك معناكش ا ن ت مش محتاج ب ك ي ر ا ما ش علاقة بالقضية دي خ ا ص خلاص إذا ا م تقولين تما تمش محتاج ب ك ي ن لما ي ب ق ى عندك ب ب ا ي ت س إتش أنتيبود، لكن في ب ب ا ي ت س أو h ت ش بي في أنتيبود لا ما ما لهش ر ق ب ح ي ا ة ترحب ببكتيريا 20 مليون. ب ق ى ا ن كنا ح نقول ل ا كم ماركر أ ر ب ع ا ي ت س ب ب ا ي ت س إتش بي في أنتيبود، في أنتيبودي انت أنت ده لو ق ي ت ه لو نيته موجود في الدم أو ما ن ف و ش م ل و س على ق ة ب ل ا ل م ي ر ت ع د ه ا ذلك يعني م ل و ش ع ل رقم هنا د ي ك بكتيريا 4. يعني ا بخليتوني ا خ ت ب ك ت ي ر ا ما خ ش أنا أشوفني ت ش بي ت ن ت ي ب و د ده لو نيته هو اللي ه ب ك ي ي لكن لو ن ع ي كي إنتبودي، ه ق و ل لك لا ما ه ا ش ع ر ا ق ى لازم عشان ا ق و ل ك تنقل ب ك ت ي ن و ا لا أ ا لما ش و ف السيرف بالأصل. ترى قدرت؟ ي ب ا ى ش و ف ن ا كده أربع مركب من س ة نخش ربع الاثنين م ر ب اللي معينا الواحدة ط ي ت ه ا و H D E أنتجم و E أنتبودش. E أنتجم و E E أنتبودش. E أنتجم ده مثلاً عينة. ه طقور ده. أقول كده ما ت ش ي ه ط ب ا طيفه ن ت ج م ه ما تشديه. E اللي هي الإنزيم. صح، يعني ما لان انت تلقي إنزيم شغل في جسمك معنى ك ه ا معنى كذا إذا ي ه ي د ي ن ت ده الإنزيم شغل د ه هو ا ل ل ي ب ج ا م ل انقسام ل ل ب ي س صح؟ أنا ا والله أنا غ ط ا ن ب ق ى معنى ك ه ا ن انت مثلاً أي آ ن ت ي ج ي موجود ع ن ي معنى ك ه ت طول يبدأ بتعملك ا ل ب ي و س نشط ج د ا ل ن ت ع ا ي تقصّر، ل ن ط ت ع ل ي هي تقصّر ل ل ط ف ر كمان بتقدر خيط ع ي ك ف لك على بعض، ت ى ممكن يكتب فيس و ك ق و ل لك عبارة م ي ه فالسبب <تصفيق> ده لأن الفيروس ع ن د ك ة ا ش خ ج د ي هو الـ HBE antigen. على فكرة، الحمد لله ا ن هذا antigen ما ب ي ع ا ش أو ما إ ا ش موجود أو ض ا ل ف من و س م النسخ ا ل ل الطفرة صغيرة ج د ا حوالي مقره ا ن أو ثلاثة. وعشان كده عم ن و ص بيرة صغيرة هنا كده. د ا م ج د ي ماتت HBE antigen. هقولي مارتيني ب ع ن ي بوسش، حلاك مش رخص ا ل ل و ن ي مش ر م و ي هقولك كده. إني ك د ه ل ي ا ولكن عشان أ ن ت من إتش أ ن ت ب و د ي أنا أ ت ن ي ب ر ض ت بعريضة قوي عشان بيظهر بس متأخر شوي. عشان ك د ه ما ل و ش قيمة أو لا. معايير م ع ا ي ي ب ى د و ل ك د ا ستة م ك يعني ي يظهر من هنا كذا. بعد ستة سبعة ثمانية يعني يوصل متأخر. د شو؟ ثاني شغل. إذا؟ وهو المفروض ن ظ ر ي ة ا فريزر. ا ن ت ع د ن ا حتى كلمة فريزر دي ممكن على عشر سنين ويروح ويبدأ يختفي. ذا كلا ن ه هو ي ه ا ل م ر ك اللي عندنا. د ي ك د ه فريزر ا ل ع ا ي يجي. ج ب ت ن ي عشان ل و ح د ع ا ي ز ع م ل ي خ ل م ع ل ن خليكم عايز العايز أطلع. كفاية تسع ن د ن ا نبي، عندنا ستة م ر ر ض ا ل ي ر ف ت في أ ن ت ج ن عندنا. ع ل ا نقطة ث ا ن ي ا ل ت ر ف ت أ ن ت ج ن يبدأ من هنا ك د ا يا ل ى ي ع لا ي ع ل ى ويختفي قبل كم؟ ع د ثلاث شهور. قبل أنتيبودي يطلع بعد ثلاث شهور وفوريفر. بينهم في حاجة اسمها و ي ن د و ج ا ا ال و ي ن د و جاب اللي هو ر ع ا ي ن م ع ت ر ح م ا لحظة دي مشيت عنده ا ي مرة عاجل. عشان ك ه ا طرينا نحنا نشوف التي. كور أنتيجن وكور ا أنتيبودي. كور أنتيجن بقى ب ق م ل ه م س ت د م لأنه موجودين فهباته طيب. بقى بنشوف الكور انتيبودي ن ا و ن ه هو بيوصل للماكسم في ا ل و ي ن د و جاب لكن عيبه ا ن ه هو ما يدرش ما يدرش ت ه ك ا ن د ي ك ا ت ر م ل ل ي م ي و ن ت خ ش بعد ك ل ي أنتيجن ودي أنتيبودي. إنه أكسجين ب ي د و على ا ن الفيروس هاي اللي انتصاب وجميع موجود ا س ب و ع ي ن بس هنا كده. دل ه ا ل ي عندي. إنما السعيد ي و ص بقى و ع ل ى فكرة حتى ا ن ت ر ا ط ي ن الحاجات دي ما تمشي مشكلة. يعني الحاجات دي ب ا ل م ع ل ش يعني حتى لو تراطنا مع إن ش ا يعني يمين و و ا ت ي ت زين. صح و ن ا غلطان. وعشان كده فهمت ما فهمت ش ا ن ا برضو ا ن ا شايفك ا ن ت لازم الحين مشايفك ب ر ا ن ت بس براش أعد رجع البيت. أنا بضربت ا ي يوم وراشش لموضوع ه أكيد ب ض ي ت لكن ليت ا ل م ق ا ل ا ت هتبقى كل الطعام عايش ل يوم ما هكلمك ل م ع ل ي ش كلام ش ي ق ى ف ي ر بنج ا ن ا ن ا ا ج ي ك د ا ه ب ض ي ت ت سبنت عبت ص ا ل ب ر د أنت بس خ م ل ة كبار ا ن ت أ ن بضيع واقف فيها ا ي ه وينديناك ا ل ا م ت ح ا ن عشان ك د ا م شيء أنت ج ت ه ليت ا ل م ت ح ا ن فلازم م ن دلوقتي تزكي ن ه م ش ي نفس ل ي الإمتحان تعمل ي ه ب د ي الناس اللي هم ع ي ي ن ت ص و يعني اللي هو ا ي ه م ع م ل ق ع ب ي ا ل ه ر د ه ت ق ى عبيت وما ت ل ق ا عبيت بحيث الموضوع بضيع كله من ذكرش <تصفيق> معرفش. معرفش ال <تصفيق> كل ا ي ن ت ب ق ش أحد ما عرفش ا ل م و ا ص ف ا ل ما عرفش أعراض ال ا ل ي ا ي ر ي ت ي كومبريفيش كل حاجة تحد ما عرفش ريلاب س ل ا ش عطل ميشال لا ك ل ي ز لا ك ر و ن ك كله ت ح س و ا ما كلام كلام تينديسيش طبعا تعاون ي و ر ن ل ب ل ا ض ل لا ت و ل لا ديفر ف ن ش ي ت لا ي ف ر كل كلامي ا ل ص لما تاخذ كيرة ب ا ل س ل و ب ده ت ح س ا ناس ه و ظ ر ي ف ولذيذ وغرض صعب إذا نتحت الوحيد اللي انت تقع بيتل هذا ذ ك ه ي ع ي ا ل ل ب ي ت ل ك ا ن ا ف م ي ه بقى تجيب ورا ولا أ ح ا مينو ي ه ج ي بواذابة، وتم رسم كروبيتر، أو ك ب ي ت ر كده خ ط عادي وخط ط و ل ه ا من غير كده. ووين ك ت ك ت ا ب خالص؟ منشأة ب ت ب د ق خط، كل دي إسرائيل. ثم جيت أ ع ر ف ك الفريق وتتمرن على رسم، ه ي يا رسم، جيرتين ا و أنصبة د ا ئ ر ي يعني جيرتين جوة بعض كده، ا ي ر ة كبيرة، ا ي ر ة صغيرة، صح؟ وبعدين تيجي تعمل برضو أنصبة دائرية، <تصفيق> يعني ي <تصفيق> م جاي نص ذ ي كده، نص ي ة كده. بس ي د ع م ل ت ذا يجيني ا ل و ا ظ و ا ن ص د ه ويا ا ل و ب ا ض بس ا ي ه هما مش ق ض ي ط ة و ل ك ا ك ا ع د أني بكلام عيني، كل كلام ا ن ت بتكرهه صار لي. ق ا ل له ما رسمة دي رسمة عالمية ولا إيش رسمة ن ا بقول لك، يعني دي رسمة أيها ف ت ح مصر و س ا ي حتى س ر س م ة دي كذا. ا ت ق ل ا ل و ا ج ا ل ي ا ل ي ه و م ا ت ع ا ل م ي الجاي كلام غلط. أنا ذا ي ن ا ل و ظ ا ت وبعدين أنصده ي ا البر باظ. خ ل ي ب ا نبدأ ب ا ي ت ي ن اللي جوا ب ع ض و م جاي طبعاً ط ا م ا أقدرش أي حاجة. تأخذ اللي أنا ع مع... د ا ه مش فلسريالي ده ده فلسريالي يعني هو ك ا ي ت ا لي لي بيتناهم اللي برا زيرة كبيرة هو مين اللي يبان طبعاً الزيرة اللي بصر يبتدي كسره أنش معجمات دوائر ن سم لقاعدة لازم تعرفها أي رسام عرف حتى دوائر 5 ا ن ش ه ن ط ب ل دوائر 5 سم فتيجي طبعاً اللي برا هو صف يبتون كتبه كده 5 شديد 5 ا ن ش طب واللي فوقه هل C أنتج C C أنتج لا ط ب ع ا لأن C هو عبارة عن رقعة اللي بتصير اللي, اللي ممكن ت ل ا ق ي ا ل أنتج الباقي C ب ع ي ت ش دي C أنتج طبا ضغط C أنتج أنصاف الدوائر هما إلى S أنتبودي و ا ل C أنتبود ي صح طبعاً اللي ب ر ه برضو اللي فوق يعني الوجهات اللي, اللي بيبقى فوق يفكت تري S أنتبودي وهنا C أنتبودي برضو الرسمة دي مش عبين يعني ترى برضو أنت إيه مش ا ن ه هو يعني برضو ت ع ل هنا في الجاد دي و خ ب ض ل ه كل م ا ح د ة بس كل م ا خ ط ل ه هنا ثلاثة حتى م ا تكتشف ثلاثة ا ي ه هو ف ا ه ن ب ع د ي ث ل ا ث شهور و م ا خ ا ت ه ثلاثة ا ي ا م ثلاثة ع ا ت م ا ت ب ت ه هنا ثلاثة بس ت ف ه م ه ا ن ه و لازم كل القصة دي عند ث ل ا ث شهور ع ش ا يا جماعة الحاجات مش كلام منزف يعني اللي تكونوا ممكن يقولون هو بيختفي عند شهرين أو ب ف ت ا ت عن ث ل ا ث شهور أو ق ط ت عن أ ر ب ع شهور أو ست شهور كل دي حاجات دي فري أولياء ه م هنا و ب ط ت ه ث ل ا ث ي بقى ل ب ت ترجع بيته ب ل ي ه ن ما ت ش و ن ا م ل ق بوي قبل ما ت غ ا د ا ه و م على ذ ا ك ر ل حتى نحضر بضعة دي خ م س ص داير. فهما م ن ت ظ ر ه ا ن د ن ا ن ت ر د ي كتاب وزيت. ط ب ج ي كدة تطعمها تطعم كده بس. إذا تين غضب، هم ترضى ين غضب. ا س كتير. إ ا ي ذ ا تين تكمليني بوي ا ن شو و ا ن ت ظ ر هاي بوي. ا ن ت ب و د ش اللي ب ر ه ط ب ع ا هيبقى ا ل عن ج ل و س ا ن تبودي، وده إيه عن ج و ي ه ن تبودي، و ن ب ط و هنا كلمة دي. كلمة ثلاثة، ثلاثة خلاص ا م و ض و ع ع ا ي ب ت أ خ ب الدرجة معي. ع ل ر ف ك ر ا فين هو ط م هم ه ج د ا ا ن ا ما ل ق س م ك ليه ما ي ر الكلام ما ق ل ه وده. في طلب تاني خلينا ن ق ل يعني. ا ي ه ما أنا ق و ل ك بقى. في طلب تاني ي ع م ل ي ن ي اللي ا يدخل الامتحان ا ل ب كمان اللي هو في طبعاً مش في ا ل م ي ن ي اللي بيما ز كول ج د ا و د ا م ا نجيب ت ي ي د ل أ ن ل ا ن ه دائماً ب ب ي ح ش ح لمن يجي يعمل يبقى د ا ي م ا هو طلب ا كراتيس يجي مثلا ب ط ا ي ق مثلا إيشي يجي إيش عن شيء ليك د تبيه مو خ ه ج ا ب ه يبقى هو عاد يذكر الكلام ده وضيع في له يالي و ا ي ا م ه ولا ب ي ممكن المكين ه هذا طرف ثالث إيشي يجي نفس عن شيء هذا و م ك ن ت ر هذا لأن هذا ا ل ا ن ت ي ج ي ن إ ي ع م ل ل مش عارف عندي كم وبعدين يختفي عندي ع ل ي من ثلاث شهور. وعشان ك ل ا يعني ت ع ا د يكتب و ط ب ع ا الكلام مش هيعرف يكتبه بمنصف و ج ر ف يكتبه قليل ا ت ح ا ن والوقت عاد بيجري وشرحه يحل ا ت أ س ئ ل ة ف ن ا صح تاني ك ل ن بسألك أنا ما أصير س خ ة ي ا ج م الرسمة دي هي دي اللي ببين كل حاجة ما كتبها وكتبه ر م ة ش ا د ف ا ن ب ل ه ط ت ع ا ن ت و ن ز ل ا ن ت وعماتي رسمة بتخش منك ا ل د ا ن عطى من كم من ه فهذي بس ن ا عايز أ ك ب ا ق و ل لك أ ك ب ي ع ن ل ب ح ت ا ل ر س م دي ونعمل جدول. جدول. جدول جدول الرسمة وجدول المكتوب عندك ه ا أي جدول المكتوب عندك م اللي هو ب ق ى ت شوفي ه إن الجدول ده بعد ما ت ع م ل الممرضة اقطع شيء ق ط ع شيء مهم جدا الجدول ده ملخص ه في كل ممرضة إن الأفضل بعد ما ت ع م ل ا ل م م ر ك ة ا ل ل أفضل يوم ما تلاقي العين عنده أنتيجن ولا عندي بودي الأنتيجن والعبودي الأفضل ا ن ا ن ت تلاقيه ا ت ع ب و د ي ما تلاقيه العين إذا إ ا نكتب كده ج و l d c ي ت ي ر ي ا ج و o l d ي ت ي ر ي ا يوم ما تلاقيه إ ش ال S a n t i g و ا ل E antigen negative، ن م ا ت ا ج إس Antibody و w i t Antibody E أو w i E Antibody E ي o s i t i v e ت ي ن ا ب ع ا ل أ ر ا م أنا محتاج Antibody p o s i t وال antigen negative، تبعدي ت a ب a v e r ت o l d c o l o r العكس ت ب ق ى ي ا r o w ر c o ترى؟ The g o ي ه يا أ خ و ا ن ا لما تلاقي ا ل antigen negative و Antibody p o s i t ت v e ت ب ي و ن Brown c ر l o لما ت ج ي ن ت ج ن ه ا موجودة م ا ش ا ن ت خ ر فدي بس ك ا ن ا م ل م يجيل واحد. ت ش بي إ ت ن م و ع ا د ي والإتش بي أنت أ بودي مش موجود. و ل ده على ك ا نوع أ ي ا ب ت ر ج الإي ا ن ج م موجود. و ا ي أنت بودي مش موجود. ده ب ك ر ي ت ر م ت ى بقعد ترجع؟ أ ق و ل على ف ك ر أنت تمام. ولا عندك ديت إنش ولا ا ل ي ن لكن الجسم كمان قوم وتعملك أنت بودي و ي فمن ر ا ى ص د ي ا لا تقول له ت ا م ل و هالكتل ده ا ش ت ب م ا ل ك ر ك ي كل عام، ش د ب ن ا على ن ي ثامن أ ن ي ف ك م نية ا ت ح ي ة ن ا مش ا ي ف قلتي، ا ش ت ب على كل ماركر ب ا ن ا بشرح في الكلام ده. وعامل طح على رسمة و د و ه ه و ه ا إ ا د ى ما حدش يبغى ي و ا ح يقول الكلام الفلس. خلاص، طح ع ل م ا ر ك ندخل ه على إيه؟ على الديسم. أدخل ف الشركة ق ل إ ا أ خ ر و أنا ما أ ع ف ش ا ل ب و فأنا هتصب الأحبار. مين اللي بيعمل الأول؟ الماركرز ولا ا ل ا ن ز ي م هذا ما هو مشط أم خرب؟ مين اللي بيعمل الأول؟ الماركرز ولا ا ل ا ن ز ي م ا ل ا ن ز ي م ولا الماركرز؟ ا ل ا ن ز ي م بتكلم الإنزيم ق ة يعني شقة ي ا ل ا ن ز ي م ولا الماركرز ي م ا م ط ب ا ً ي ب ح ت ا ل العرض المار. مم. مم. هو م ك ز ز ا ي م مكسر د ك ت ا ل ي ر دكتاتير باي. أبرز س ا ل تريفيغاني أ ك ش هو ا ل ض ي ر بيدخل د ف ا ل أول واحد ا ل ب ي ر ا ل ث ا ل يعني مين اللي ي د خ ل و ل ط ب ع ا ا ل ب ر س الأول يدخل. ن ا غ ف غرنا غ إذا أنت ممكن تكتشفين أول قبل الإنزيم ا كي. ه م ا م لأنه مش م ي ا أ و ل ما يدخل ب ر ك ا لازم. إذا المكسر ثالث قبل الإنزيم. سؤال ف ل ا ث ي ض ح ث ل ي س ل ا ه أي قيمة ع م ل ي سؤال بس ده بس ص ا ة الصلاة تعرف كده حبيت أسألك. تواحدين ب ده سؤال ي ت ل كده ا ل م ت ف ق ك و ن يعني ا ل ل هما ل م ت ف ك ك ي ن لي ذاك ا ط م و ض و ع حنا. بس لما ت ق ر ش ا ي قيمة علمية خ ل ص ا ن ك ر ي كريب من كم حاجة؟ س ت حاجات. ه م بقى س حاجات. نبدأ بروفلاتش. بروفلاتش. ثلاثة سببيوت وثلاثة بروتين. ي ب ق ا سببيوت ولا ب ر و ت ي ب و ت ي ن ا ل ي هما ثلاثة ب ر و ت ي رقم واحد. حاجات جرة. ن و ل حاجة هذا هيجين، ثاني حاجة ا ل م ي و ن و ب ل ا ز ي ا اللي ا ح ن ا ا ت ك ل م عنها أول حصة رقم 3 ل ا ث ة ي ا ك ا ت ي اللي ا ح ن ا ا ت ك ل م عنها م ل ا أول حصة نخش ع ة س ر ا ب ي ة كل ما ج ا ن حاجة ثلاث حاجات، يوم ما ج ا حاجات ب ق ى طبعاً س ر ا ب ي ك ا و ل ما أقولها ت ى ك و ن ك ر ا ب ي ر يعني ا و ل حاجة إ ي ت ثاني حاجة د ا ي ت ثلاث حاجة سينتوماتيك ر ي ت ل ا ا ي سينتوماتيك ر ي ت هل في كلمة ب ا ج ذ ب شيء ناس خاص؟ خص ب ا ل ت س ك ي ل ى متى؟ يستريح ا ل ى متى؟ هذا ط ب ع ا عظيمة ح س ه ا يعني ناس ي ي ا د ك ت و ر م ث ل ا واحدة ن و ب ي ط ب ع ا الدكتور بقولي ت ح ص ش ي ج ا د كليل حد نحط ه ا ما ج ب ه ع ل المية ما جبها جنوا س ت ه ا ع ل ه ي ا ل ل تحت على هذي م الدكتور خ ل ا س كمثلاً خاص يعني ما ي ك م سنة ما م م ى ل م ي إيه جبر ع م ي ل ا أنت هيضم أعني حد أ م ت إيه إيه؟ مين كلي وباي كلي عارفك عن دروب كل مرة وبعدين ت وكله معنا كله من ا ق و ل شيء الحمد لله الرومي يحب ا ل و ض ي و ي هلا ج م ا ع ا ل ح د ي و د ي خ ر ي ح لحد ما يحضر كلي كلي ودا مهم وباي ك ا <تصفيق> ل <تصفيق> ا ن ك ل ي ه وبايوكيمي كلي بدات بالروبي اكتبوا كده بايوكيمي كلي ه ى ما ت س ت ن ش ي ا ل ا ن ز ي م يعني ا ك ت كده بالعربي ما ت س ت ن ش ي ا ل ا ن ز ي م ا ت ل ا ن ا ل ا ن ز ي م ا ت ق د م ة ت ل ش لما م ف ط ر طويل خلاص بس خ ب ا ت ك بس مهمة و ج ز ة يعني قوله ا ه د ما قولك أوه في ليش أنا أوصل ع ن ي ما خرج خلاص ما خرج خ ل ص حتى ل و ي ه على ك د رعايا المصري ا ق و ن ك م برضو مقصب عشان كده ا ل ن س ب ه عندنا تي م ي ع ي ن المصري أول ما ت ق و ي ي تروح ي ب د ا يخرج ع ت ق د أن هو ي ه لو خط؟ أخذ خ م ش معيا لو أ خ أكثر ب ى م ش مشكلة ما هي تكون ه طبع ض ن أ خ بواط ب و ا باترين ا إ ف ر ك د ه ك ي ا جماعة ما يقرب شيء إلا ب ع د م ا تحط إنتل ي ن ك ل ي وصفرة ت ب د ا ل ض ب ط و ك لحاجة ق ي ل و ا من ا ل ر و ب ن قال بالذات م ا ل ر و ب ن لأن القاضي الإنتلنا تطول شوي خلاص خش ع د ك ا ه ع البيت ا ل ض ي ت التالي أنا ببيت مش ع ا ن ا لي ع ق ن ا ي ة كملة ن ا ل ك ي ت ر بيبيت ا ل ي ت مش دوره مش دوره مهمة يعني م م ك ل أي حاجة كل اللي هو ع ي ي ك ل ه مش حاجة مهمة يعني جاي التلفزيون ولا كتر التلفزيونات هما اللي ي د و قيمة ل ا ل ب ي ض بتاعي له بتاعي يلا بتاع نبيبيض أنا ما تيجي م ث ل ا ن شوف أول حاجة الطبربريط ا ل ك ر ب و ر د ر ي ط يأكل منها كتير ا ب ع ا ط ف أفضل عشان يأخذ منها الطاقة وما ي ع ت م د ش عن بروتينات يعني برضو ماتلفش إن دمر ه ض في الليبر فمش عايز ي خ ش تعكيوب الليبر سبعة تاني حاجة برضو دي النقطة نقطة م ه من بروتينات يلا يلا بروتينات ع ا ي إ لو ق ل ي تقلنيش عشان الليبر ستة يعني ا ت ب والله تب برضو عاجب ت ع ا ا ل ي ت ما و ش لازم، ا ل م ي عادي ما ي د و ن ش ق و ي ش وراي ناقص يعني سببها هو ما ن د عشان ا ر ض ا ل ا ي ت ا ص ل ا وزيت ق و ي ه أكثر ا ن ف س ي ا خ ذ ميتا من ا ل ش ي ا كلها، و ي ك ث ر ف في التوماتيك ت ر ي ن ج التوماتيك تريكنج ط ب ا علاج ت و م ا ت ي ك ه ر ج د ل ك ل ع ن و م ت ي ن ت ر ي م في هناك التوماتيك تريكنج حصة مهمة ج د ا ل طالب ا ل ذ ك اللي س الله، من ضمن التوماتيك ت ر ي ن ج علاج ا ل ي ا ل ك و ي و ر 1 ف ي د ي ن ت ب ومحنا داشا خ ل ا م ا ل ل ر ه مكتب ك ذ ه بسرعة. ماشي. ع ز ي على السؤال ب ر د و بس خايف ما تعرفش لبوفة هو مصبر ا ح ب ص ه ا ع ل ا أحب. إنت خليك ش و ك من عند ر ا ف ت ي م ا ل ب ر و ف ي لما ي لما يموت أ ص ل ا المرحوم يموت بمشخص و د ي حاجة حلوة. ن م ا في ا ل ا ن د س ت ي ش ن اللي خ ل ي ت شو ا ه عارف ا ل ب ر و ف و بن تايم. الدكتور البرولونج. هذا د ي ا ب ر و ل و ن ج ا ل ب ر ي س و ر بن تايم ل ب البرولونج ت ر ش و ه ا ع ب ر س ي ل ي كله بينك بقى حتى جاية هتبدأ صار أهم حصل يعني كورونا ا ن تبغى ي ت ك ل ا ن هو فيه ك حد م فيش تحيات في ه واحد عنده كورونا ت ب غ ا ي ت ي ر في التحية